الجيش بتاعنا بتاع مشروع دي في سيستم للدروع ده اللي وصلنا النهارده حاجه حاجه ادي الشقه 13 ماشي نقطه بتاعتي تمام 23 ضاع منه بسين ده تشملي دي يعني مين كله مش عارف طبعا دي ثاني ثاني رجع على بحث جديد علاج دي في الشغل هتجرب الطريقه دي دي كل واحده بتروح على حاجه بيقول في مشكله في الكترونيكس اللي قلنا فيه يتعال الراديو يتواصلك لو انا عايز اعالج الجنون الصوت يعني انا قاعد عامل جنون الصوت قاعد في مواعيد اكسبديك الانجل بتاعها ما كانش انجل سيت في يورو سوليشن طب يعني معناه بها في شرحة بشتجملة معناه نحن كامل administration بقصة البصلة in its a harmless form يعني بجيب البصل وأحاوله إليها a harmless أو unharful form تعني بكاذبك وهي صحية تبقى harmful العملاء دي أمودها تبقى هارلس كده أأخذ منها حتى تبقى هارلس تبقى جيب البصل A or a human position, if it it's harmless or unharmed for all and of course the goal is to induce an appropriate immune response against such position the goal is to protect the host from this position upon re exposure الوضيباتيجينيك او بيرلن او أول فورمو الزباسم لفضلتها لو انا جئت الدوكسويد بتاع الهدديني ده غرميز او انهارم فورم صح الهددوكسين و لو حقا انت جيه لانت كوينت الهددوكسين لو اعرضت الهددينيه الاطلية اللي طلعت البودن دوكسين بتاعها فانت عيب عنده بيرلن فورمو الزباسمي تهنيك من هذا البرلن فورم او الهددوكسويد او فورمو الزباسم ده معناه الباكسينيش أخبركم سؤالي حالك كده يا تنسي ده أفرع و بعدين نشوف اليجاة بصحيح أيومة موت الفكتر لو بديتك الباكسين ده او الباكسيني بشكل كلد ولا لبينج أتني وين لبينج أتني وينج لبينج أتني وينج لبينج أتني وينج دي ليه أو سلم الدينج أتني وينج طيب ممكن عشاني طبعا أو عنه جمبه جمبه جمبه لنشره في كيش الكلام ممعروض فكتعالوا بقى شو الاجابة اللي بعضوه كان ايه مش تاهل بس فكلا مع مانا اتبارين بس آمم وبعضوه قالى لما اعمل اتبارين بال DVD لو جيت عالي بدي بطلين تفس التانى بال DVD ما يطلعش بص ال DVD فده ما اعرض الشخص ال DVD مرة عدى كده فكلي السؤال ده تعال شوكو الجاب الحقيقية بس دي حركة بروجنث دي كلها او البرودر في الكيمو اورجانيك او البرودر بتاع لو دخلت جوه البوس اكسر هنخش جوه هنا خش جوه زيليا يعني صح يعني جوه البوسوم يعني هتعمل معامل ايه السبيكول اكشن صح يعني مش هتمشي في الباث واي بتاع الكلاس 1 يعني لو تم الإكسيبريشن بتاعها على الطاقة هيتم الإكسيبريشن بتاعها مع الثلاث و مهيش ايه يعني حضير طرف الاستميلات تحت ايه ظرف من الظروف مش حيضر الاستميلات اكيه ده مدرس اكيه طب الزرد اللي دي ما كانتش باكينة اكيه ضرد اللي هو بايروس لو كيه بايروس اكيه بايروس اكيه لو صور كباكينة سورك الباجسين ده الكبلي فاكسين بقى البوليو لما قابل المريض او الشخص يعني عادتوا عموك سورك الباجسين لاب او كيف لو دخل دوار الهانية او الكبلي فاكسين دخل دوار ما بزور لو انت حطها عم صدق هيتحط مع فلاس 2 ده مش هنفضر نستميلين يعني مش هيتحط مع فلاس 1 يعني مش هنفضر نستميلين ال TSA لتوكسي كسيرو ريس بونس صح لو او معلقة ال TSA لتوكسي كسيرو انا دي ليه الخليرا ازاي ممكن تعرفنا فايروس شايف دي تاكسيك ليه لان انا اتعرضت على فايروس فيت السيل اللي عامل نفسهم درجه وستنجلوس بيقله طب لو بنشوف دي تاكسيك زونز يبقى دوكي دوكي مش هنقدر نقيم الفايروس فيت السيل طب ده يعني ايه بقى اذا عندما طاقي ان ذا فايروس تي مش عايز من ايه سي توكسيك سيل ديستروكشن وهيبقى ليفكت بعد عن اللي يبقى ديوكس بافي بلين واللي يبقى ديوكس بافي هيعمل ايه بصوا وانت قادر هنا الليقه تي ويد بايرجاسين هيخش جوه الخليه هيش في الاستاتس طب ولو الجوله بتاعته طلع جوه ده كوسو وماله اه الرساله يبقى ساعه بيجي بين بيتحط على جزء ايه ما هو جزء يعني بلس 1 ام اتش تي اول وبلس 2 ام اتش يبقى يوم ما يتم هيتكلم الاثنين و دي 760 ودي 860 يبقى يهما مور افكتور بصوا حضرتك بيروحوا في البايرال كينج ده فيه والبايرال ليجل ده بيودي التكشيل التكشيل قلت لك ايه دي ليه بقى لو في البايرال كينج ده فيه هتنقص لي مش في 760 ده هو هيتهرم من انه وجدا دوسك هيبقى نورك تكتب صح فلان لو حلو ما يمسماش وعشان يبقى بنناقش باعداله شديده يبقى كل حاجه ليها ليها اللي يبقى ديول بسيط في علاج احوال العيون والصف ممكن يقله ويبقى فعلا ما داخل طبعا في شخصي منكم جروي وكان دي كانت لا طبعا في دي انتريشن كده وطرح صطر دي ثلاثه دي في اصواب وسي للعيوب والنزات دماغ وطرح صطر دي بريجرين البريزنتيشن يكلمني ليه دا تعالى نقول دوله ديجلومي بلاش تقول اندر ديفلوبد زي الكتاب قال نقول لو انت دوله ديجلومي لا عشان طالب في حاجه تدرس تعالى على طول في صار كلتشين الكلتشين تتطلب مودريشن فاشيليتي اعتبارا من مكان الانتاج لحاد نقطه الصفر سوبر ديتيرمينيت يشبك تتلاغي لوت عبادات وزياده درجات يتوزع على معاني الشتا درجات من او اوليات التوزيع من هنا يروح في متاهات الشتا درجات لما يتقرب من الثلاجه تحط على مثلا كوبايات يا سلم لحاجه من نقص في وسط الصيف بيفضل السديم ده سيم ريفرشن اسمها كلج شين دي مكلف في كل حاجه ليها ميزوديه عيه السديم افضل لانه بيستنج بوست بيقدر يوثق بينما الصلب اقدر دي ولا مطمئن مني ميليكم برومايز انفيدويت زيوريك بريجنانسي اه مش مطبع حساس بيبتا اللي جاءت ده فيه لذات وفيه عيوب وانت بتناقش لذات وعيوب العادي الفاكسين صورت الزهنة في الجدول بتاع تبين وصور للفاكسين والفاكسين وليش تعمل تجد الفاكسين طلب ما كنت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 لما يشرب البوستيشه بس طبيعي اذا الجرعه بايرد باكسين دائما مور افكتيف على الجلد باكسين لانها بتقدر تتمد 100 ميكرو جرام يتمها على اسئله الترانسلايشن نعم كلاوريش في طريقه سليمه هي دائما من الى ديتور السؤال اي اي attack الفيروس هو في attack من خلال الموتين باكسين يا داي it the view the induced immune response right that is يعني السهيله انا اديته كيزر بتاكسور ديته ايه على سيميليشن دي ايه هيبر اسبونس ان سوول ده السهيله عمل انتيشن في هيشراي باكيت كويس قوي مش اشتريت باكيت جوال صوت لكن انا اشتريت بس اجريت الفل لانه ما عملتش الكيميتد انيو رياكشن فساعدنا نقولوا اتحارب لاجودي باشونا لكن على اللي بقى الجينز ده اتحارب بايبوس انتج بودو سم دي الاثنين الاثنين الفيكس بس شويه مرجه صح طيب ايه ده ده هو ازاي ده الو بص محروض السور يعني دي البرين تست المفروض يسيمل ايه يعني يعني سوري يعني في البرين تست دوت لما بعينك تجري دي فشوف كان عندك ال200 النيت ثابته ولا لا بقى بقى لو افرض ما كانش عندك البرين ده فبقول له جيب لي صوره انا مش هخش مع الMH1 انا مش هخش مع الMH2 فمش هيجيب لي الNM لان لو حالتك بالبرين مره وانت كنت نيجاتيف ما دي انت لو قيت لحد دفعها ما تقدرش تخليك سن ستايت ما تقدرش تسيب انت عندك سن ايه لمين لو عملت لك انت 100 مره وانت ليكتب يطلعوا 100 مره ليك اللي روح يستنيها 100 امجودي ولا يستني دي ايوه لا, لا ده صوتي الحاجه بروتكتيف عشان انا بقول خلاص عينك اشاره الموضوع <سؤال> ده ما لو عض لو عاش استنوا ما قدرش يتجئ او ما قدرش ينتشر في الجسم خلاص سلم علو او هو نفسه هيستنيه بعد كده وهو صحى وهو صحى هيستني تاني يمين بس اهم حاجه الاول ان انا اوقف الانتشارات دي ومن الاول عندي بوز اني ادي بوديوس اني لا موضوع افتكر ما بنناقش مشكله بنقول لحد ذاته احنا بنناقش مين مرشح وليه لا <تصفيق> لبينج اكتنوين في فكتيريا بيستميل زي ما انت قلت اكبرت بعض الاجرات هيبقى مول افكتب لانه يشتل النفس الافكتشن لانه ينشت نفس الفاسوهي لانه يعمل اميوميتك في نفس المساري بص بس هيبقى مول افكتب احكي انت ممكن استميلت اميوميتك يا جنب في الحاجة اللي انا مش عايزة لو لو انت لو كان لبينج اكتنوينج بيطلع توسل تي مثلا انت فأنا الكوليور فهيطلع لي اميوميتك يا جنب توسل لكن لو قيل ضد الك ولكن يا جماعه الاوبشن دائما الصعب اذا استطعت انك تحضر ليفاكسين يبقى هو ده الاوبشن من جواحي اما اما نرجع لكيف فيكسين او الفراجمنت او التباعد شو رايك بقى مع الفاكسين اذا كنت مضطر اذا كان اللي فاكسين مش هقدر اتحضرها او فيها مشكله في التحضير تعالوا ناخد س2 سي ده بعده برولاني لديه انواع التكسير وعاده في شكل التكسير بتاع دور هذا التكسير لو قلت هنا كلمه تكسير التكسير ده بتكون الكليه التكسير وقد تكون فايروس <تصفيق> بيتي في التفكير ده كده يا اما بستخدم الاورجانيزم كله في التكسين يعني ده انت كاورجانيزم الاورجانيزم الكامل يا اما بستخدم حته منه بتبقى بكتيريال ماديير او ماديير طب والفايروس نفس القصه الفيروس كامل يبقى اسمه ايه؟ ليه محدد منه؟ هيبقى فيروس كومبوننت حلو كده؟ ايه رايك؟ انا قسمت التكسيد كده كل له فايروس وكل كاتجوري منها قسمتها لايه؟ للاندرجاني في حته منه هو شو؟ حته من ده نشوف لو كله بقى لو كله يبين لنا تي او لا يبقى تي ويدز صح ولا لا طب ولو ماتيريال متيلا ان الماتيريال تبقى ايضا استراكشر كيميائي لو عملت كده لو جبت ميه كده حطيت الصابين وسخنت حتى الموت ممكن تعمل بالطريقه دي هي الكل ده تكسيب بس خدت ده هتبقى ايه كا تكسيني مش تكسيني اللي هو بتاع الطايري والبره ايه والبره كده انك لو عملت الشين ده كده في ورقه فسكات تحط فيها جميع التاكيه بتاعه المواد الصلبه المنهات اذن تعال خطي قولي فكسين بوليوم ووليوم توس ليه في فكسين ده عدو استعجب تعال ايه ده فكسين دهين كيل كثير يا فكسين صح؟ في نفس الشابتر متحقيق على طول كنا كدين ان ممكن اجيبتها الفكسين او طائف فكسين بس بدل تأكلهم الهير تأكلهم الخاتيتون كذا ممكن كذا مثل فيه مثل الكيميكا كذا أجيبك خاتيتون كيل طيب بس الجدول ده ادي دول جيل الثرمينو سايتي فيرسيلو في السطر فكروا معايا في المنهج مش عايزين حاجه تقل مين تاني جيل تحسين بكتيريا انتك عدى علينا في المنهج قولوا جيل دول اللي اسمه التحسين مش اسم, اسم جديد اقش على تاريخ جيل داسس عارف الجيد كابتة البنتصف اللي كانت دول دي بتجيله اللي مش رايك عمل ليه ما تدرقش خالي نقول دي يجيل بكترياية او مويتها بالجيد او بالجيد او بالجيد زي دول يديني امثالة جميع الكل في فاكسين للفاكسينة اللي في المنطقة أنا أخطوهم كلهم انت ما فيش مفتاح اقول لك قولي جميع الامثالة أنا عايزك تساكر كل الفاكسين من اللي سكين لولي طيب, طيب بره. ايه برا بيبتاع تصروني لت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 يقول المنهج بس كده لو جينا ايه دكتور مين بيقول دكتور دمي دابلس دابلس فرنسا يعني كان كده كده مشهور ها دي يوم ايه دوره كانت ليه كيلو فيل فانا بنجيب كام تعرف انك اهو يو بي برتقال بس صور دماغك تاني في المنهج لو حاجة كده حاجة في حاجه في جنيه تمام تبان تقلب كده في المنهج في حاجه بتفيد الكل ليها فايز لايف ادنيويت تكتير الفكسين بي اني ازاي بنعمل ادنيويشن يا شباب بننزل على التكتير يا ريت يعني نفضل نعمل لها كركشر ان سب اوبتيمال كونديشن يعني في كونديشنز غير مناسبه للشيل اوبتيمل بتاعي مثلا في سي بي ده جبنا ام بوملز يعني بوماين تي بي وعدل الدرع وديتني على ديتا بومين دي فاير بعد كده ما بحبش الفاير احط عليه عدل على الفاير وبعدين اتعود على الفاير بنسبه عاليه وبعدين اروح اتحقنه انتيرمال ديتيكتور قالك فين الفاير اللي هنا بعد كده خلاص بقى كاني الفاير كده يبقى ازرع الروترات في ظروف ست اوبتمالي او في تام اوبتمال ميديا عشان اعوده على ظروف معينه ثم افاجئه بان انا حقلنته في المكان الناقص ال تي سي فيكسين بواجد المثال الوحيد للفيكسين في المنهج لكنه المثال اقوى لو هتفكر في امثله اخرى هتلاقيه كانت حاجات رير ومنظوره تعال نجيبها برضه ابتدى من الاول بقى <تصفيق> <تصفيق> كان في اورال تيفويد في التيفويد اورال تيفويد ده اللي بتقولوا عليه حاجه ايه الله ينور عليك كان اذرا التيفويد ربنا وجدنا كده وبرضه كان في جرايف هكتنيويت كلي لا يعني في التيم ربنا بعت لنا ايه ايرن سترينج للساتونيلا استخدمناها لايف اكيوليدز داكشين الكل انا لما افتكر كنت بتاكل قصص بتاع تكساس ستوري ربنا بعت لنا في فبراير قيره بيطلع توكسين دي كومبوننت بس ما طلعش ليه كومبوننت فلو صدرت لايف اكيوليدز داكشين بيستخدم اورا اللي مش شايفه اهو ثلاث امثله بي سي جي بتاع جي اللايف اكيوليد اورا سايت داكشين ده ايرن سترينج ثم يلخل الى الفاكسين برضو اللايب اكتين ويدل وده برضو لاشوالي اكتين ويدل ربنا لعجورنا وفاكتشف في تيكسرس والتابة تيكسرس ستاري لو بحث البكتيريال ستركشل اخده عشان نعمل منه فاكسين لانا بتكلم على البكتيريال كالسول فيه ثلاث أمثلة جميلة ومثال ناجح شوان ضعب عدده شوان ثلاث من ثلاث شهيرة كمان هكتبت ان يتسينها من جديد نعم الان من جديد لو دخلت بس قبل ما حديت ده كان الفاكسين البوليس اكترايدي اللي معمول ايزر من توكروكس هم اي و سي او من اربعة دروكس هم وياك ده في الواي والاوكسي طحن واللي كان مش نجعت للأطفال عشان خطر بوليس اكترايدي ضايمة انت بندن في القبار بوض مع الروتين عشان تقام بروتين كل جديد عشان يبقى دايما سيلين صح طيب ومين تاني كمان بقى اشتهى مينوني نفس القصه فاكرين الاول كنا عاملين تو جافسين ورايح ب 23 سيروتايد للكبار والتاني عملنا برضو مرسة البروتين البروتين برضو دي برضه جرعه قرايط وخلصنا معاه حته بروتين عشان يبقى بروتين كونجيت دي باقي الارقام برضه صح وان الالاقي ده غيرته بشويه نبه دي موف اندواند سيروتايد بي ده كان صور برضه في واحد كمان برافو عليك يا غاده اسمه بي آي كابسل بولي سكرايك كرسين بزاعة طيسي الكيرلن البي آي المشاهد عشان المثالة أو المثالة الكيرلن البي آي كابسل بولي سكرايك بزاعة طيسي أبسل من الله طيسي كويس ودلنا إيه بها بدينا إيه بروزة ممكن أخذي الجبتدة بتطوير التقسي مدعها وانا رجل وقته وعمل تقسوية المثال بتاعينا التقسوية وعندي التقسوية في المهنة الثلاثة حمسة التبتين ها قولوا والتتمن والشاطة دا عايجين المثال الثالث ايه رابعلي تيه الـ A-B الـ A-Siller بالتصصد دات فيه وعشان ما تنزونش ديه رفض لهم هم الثلاثة لما خلطوهم ببعض عملنا منهم ترشيح واحد اسمه ديتا ايه دييرتيس ودي دي يعني اس ال ريستاجس ثلاثه اكبر كده ايه ثاني بحكيها على حاجه من المنهج ده بتكلم مش هتلاقيه فدا احنا كده جمعنا جميع الترشيح بتاع فوليم 2 في كيم واحد فاذا هيون تمام ديو ستد صح يا شباب ولا في حد بكتر البكتين احنا نتنى بيه صحي اولو جاني التريع عني احترلوهم تريعا بصوا احنا بالأس من البكتين مين اللي بسه جايه عمر شنو عمر اه بص يا عمر بالأس من البكتين ميلا بكتينة روباية والبكتينة الانتك وبكتينة المكتينة الانتك من الكلب يجيب الاتيجويتل والمكتينة يسترقشة يبرودة وبعدنا عايد عندي اربع علامات كبيره في التكنيكال كل تكنيكال ذاكرته في المنهج عدت عليا 100 وانا لو مكاني في امتحان هيقول لي انواع التكنيكال مع الشرح هيطلب مثال واحد ده كده انا عارفه اذا ذاكرت كل بتاعك اللي اتذكر منه التفاصيل بعد كده انت لو ذاكرت كل تكنيكال في الكتاب اضمن لك مثلا من 15 ل 20 درجه في الامتحان على مستوى الاسئله ام سي كيو لان احنا بنتلخبط في التكنيشن بدرجات كبيره لانه موضوع مهم عندهم يومك كلمه كده البكتيرس كده وتاكر تفاصيلها ده سؤال كبير قوي يجيلك بقى ازاي ليه يجي يقارن انت فيين بالطاع اللي عارفه ويجي يتكلم عن البكتيريا التار اللي عارفه يجي البكتيريا يسالك عنه ايه في الكيو دي عارف اهو امثله للجيل البكتيرس الكثار بتاع الترمينا سايت وبارا اي وبارا مي ده كان اسم دي اسمه اللي بقى قصدي ده كان اسمه الستورن كيلز داي فيكسي طيب هو البكتيرس بتاع الكوليس يمثل البرتقال التكثين اللي هو الناس بتديني بتاع سرعه وممكن الكيو كي برتقال كان ال برتقال بتاع فيز 1 لايف اكنويتيد باكتيرال فاكسين بي تي جي كان فيه الادرا سترين اللي كوشت واتعمل تكثين اورال داي بي فاكسين بتاع الضنبله دايكي والاورال لايف اكنويتيد اولي را فاكسين أقول لأوز يعني أمز ميش تقوم بولا بش عالشوه اللي يسمى قصة فيه اللي انت لايك عاك تنويدي البيتجين بتاع الهيبين القورل طيب قوينت بكسين بتاع السامنينة طيب والقورل مايك عاك تنويديت كوليرا بكسين طيب بكتينة الـ الـ بوليسة كلاية كابسور وليها أربعة بكتينة فيما نهاية كلاتة مشهير وواحد ناسر شوية مين البلاهير بول في ترايكرسول نسيله من انشيدو ده اللي بيعمله منجه ثلاث انشيله من الجديد دول التريس نيموني والنمب امبلويد ريزوتايب بي والدي اي كسبر بول في ترايكسين بتاع الصنميله طيفي اللي بيتاخد انترا مصر طب ومين برودراغ سوري باقي الاكسكورسلون كاليفورنيا في اتحاد البكتيريا على البيتروس و دلوقتي بدأنا نجيب توكسن و نعمله إيوشن شناك الكلام نسال من الله و تتكره آه سيدر فلتاصف الفاكسين و تنحطه معاه اسمه ديتا يعني ديكتير يا تتكره آه يعني آه سيدر فلتاصف تمام؟ نيجي البرد و تركيزه بقى معاهي و نعم الله عشوش هل تتكره هل شغال أتسمه؟ شغال؟ هل هه حرمني ضيق؟ الفايروس دوسه من العابته. تقدر اركب من وينك وفي من القنبور. الفيروس فايروس طب نفس الشيء يا كيل. يلا يا ديني ويله. ايه انت بالله بالجلده فايروس تكثير اللي عاد عليه ال Someplace. ايه اللي بنتركز عليه اول حاجه اتكلمنا عنها جليكوتايبس ايه كان فيها اثناء ايرس جليكوتايبس بايرونكسين في ايرس او سويت موهافكس صح ايه تاني جيل يا ربي ايه تاني جيل انا فاكر اللي عمله الريس بتاع الفيروس اللي قالوه فيكس الفيروس ورجوا وخافوا وحاطين عليه في تجربه يلدون او فيلدون عشان يوصلوا للكلكتيف دي كده على بعض Can he have a real vaccine or a case of vaccine? Sound? So vaccine example, can he have a case of vaccine? If you want a vaccine, then, like, at the middle of the vaccine, if you want a I should be ashamed. If I تعليم <تصلح> بطايا بسين ده إنا اكتبت إنه كيل ده ما إلي الفاكسين رايد الفاكسين تقول <تصلح> لهم كيل الـSonic vaccine بتاع الفوليو كيل الـ Intro vaccine اللي يتكلم مصر انجيشن ده كيل لا يبقى كيله ويبقى ها السبيل طبعا عشان يكمل الفوليو بتاع كيله الـ M-R ده الله يتكلم ويبقى مين يبقى كيله حاجة لكي لا يفاتي ويت الإنفرونزة في منه واحدة تقيدين لا يفاتي ويتم تاخد انترونين ذلك مين بيقول الروسة باربو عليك عشان يتاخد القرى لي لا يفاتي ويتم فضل واحد إيه باربو عليك باري باكت البري باكت البيت بي يعني في السيلي السوسة الفايروس فضل واحد بالتتنيسو الجاند... <تتليم> فيجي الـ الـ في داني داني تقريبا في طبعا ما حدش بيقوله هيقف هنا في التجميع دي كلها على بعضها عشان تاخد كل التفاصيل بقى سبعه التنبيه الام ام ار الانفلونزا بتديكي اللايف اكليمنت فالروتا فايروس فاكسين البالي داكس اللي هو بتاع الفريستلا في 17 دي بتاع ال او كي تعالوا بقى البايرون كونبولا في ناحيه الاثنين اسمح لي اخليهم ثلاثه ادي الرياضه بيقول ان لما ايزولييت فايرال كومبوننت يا اما دي سبلت او سليب فايرال كومبوننت يا اما اسمح لي اقول لك الكومبوننت تكتين طب يعني يعتبر الكومبنت السيميو ابروتش اللي جاي في الصفحه دي كده لكن انا احطها كده عشان اجمع فيها البحث طب انا الكلهم لـ Isolated Byron Component يعني I-Solation أيام زمان كان ييجي لمعيد الـ Hi-Batite Speed ويستخلص من البلازمة بتاعته الـ Hi-Batite Speed Service فكانت أسماء أبداً الإنسان الوحيدة عندنا Hi-Batite Speed Service اللي هو كان بلازمة derived كان اسمه Isolated Byron Component يعني يعمله isolation من البلازمة بتاعته المعيد Hi-Batite Speed Service بتأملي التكسين بالطريقة الأهيلة كان اسمه بلازمة derived انك الكومبوننت عارفين الانفلونزا عملوا ليها تاكسين الجربي الانفلونزا وكسروها لاستراق او استري دي يعني كسروها عشان ياثروا بيها على الجي ده مين ده وان يورا من ديز وايش انهم ده انا سالف الانفلونزا تاكسين اللي كان معمول من الدينا الجين واليورا من ديز معنى كلمه سليس يعني كنت عامل استراق شاني على شكل فايروس وكسرته عشان استخرج منه هذه الكومبوننت ينبر كومبليمنت فيكسين خارج المنهج 2 لي كومبليمنت تم انتاجه ومستخدم بنجاح او 3 3 لي كومبليمنت استخدمه بنجاح والباقي انذر ترايد لو عايز اللي استخدمه بنجاح فريتوفين فيكسين بتاع الليبوتايد اس بي سيرفيس انجين طلعها تقولوا بره 2 مره مرر يعني انذر ترايد او 20 مرات دلوقتي الكومبليمنت في والكومبليمنت فيكسين بتاع البارفوไวروس بي 19 طبق عليه واليومن ده اللوما فايروس الحاضره في 4 تايبس 10 11 16 18 اللي متحضر بالريكومبيننت دي العيله بتاعه النيرفيل في الكوبرت تكنيكس اندر درايف للتايب اللي هو فايروس 22 فايروس 24 الترسين بتاعش اندر درايف الاندر درايف ده اللي ان شاء الله نديله نحطه في السكيم بتاعه ساعيد دي تبقى دي مع بعض الترسين تمام ده الكومبوننت فالقول البايس ده نقوله ايه بالظبط الفكتيف باير في السيركلي يلا يبقى دي ويجيت الكل اف يبقى دايكتيف فاير ايه؟ صور كده دي فلوينت نقولها عشان اتاكد حاجه ركز في العامل اللي هو ان ده الباير المكسين هتكون كيل ви хайки та випадат визит, виража вейдер, в сухи вакцин, в инфлюанса вакцин. Аллахи та кинули, талим, якщо я говорю, ММО, Аллахи та кинули, в инфлюанса вакцин, в руха вакцин, в першила зуска вакцин, в кимки вакцин, та алилухи, в هما اجريت التجارب دي في دوش انجلي اللي كان اجريت من البلاد ان هو بلازما درايف كان اجريت من مرضى او الكادر النوع اللي بواض اتش اي ان الطبيب بيحكي بسبب فع ان انا اجيب فايروس واكسره واحصل على اتش ان انا عايز كانوا بيعملوا الكلام ده في ترايلز لبيتا تاكس ايه اسئله الادو لان عشان ياخدوا نيماجينين او نيورامينين كانوا بيعملوا كده في الاكشن دي عشان ياخدوا دواء البروتين ميوس ليه لما يكون رسبس 20% دينا ظبطت دي تساوي التاجر كده ضربت ظايره كبيره من اي هيومن تابيوما باي ظايده بس حاضر اتهيا سريع كلام طريش اكثر ينتي بالظبط يعني في دراسه الالمنس اكتر منه مش ده يعني الالمنشن يعني يعني تقارير يوميه ايوه بيقول ان التكنولوجيا اللي كانت بتبقى ديماك ده يعني ان هو البكتير ممكن تحطه مع النباه النووي وان كان بيصح عدم التكاثر احنا قلنا دلوقتي الريجمنت كوميندي ان كل البكتيريا اللي فيها تبقى في كده تحولوا للبكتير بكتير البروت حولوا له تيمب كازين يا شباب نبش على اللي بعده اخر حاجه في الثلاجه كلمه كونفرنس فكرني في ايه في نيوتيك نوت في طريقه تطبيق الدكتين ده بقى عندي ايه اتش بي برو دي اللي عامل قدامها ضاير المستقبل الاجابه نعم ايه ده الابروش فوركتيف دمج التوابع الابروش نيوتيك ايه اولكس انتجريشن بستخدم جيني انجينيرنج عشان اعمل تحييو ميثود فور اكتينيويشن ازاي شايف هو الجمله ده تبدو صعبه انت بعده بعدكم مش هتفهم كواليتييزينج تشين المسؤول فور ديرز هو ده الموضوع ده هو علي جين مسؤول عن التوكسين برودكشن الجين ده حتتين حته اسمها A وحته اسمها B يعني يعني لما A اشتغل تطلع لي فيتو يونيت بتاع التوكسين ولما B اشتغل تطلع لي فيتو يونيت بتاع التوكسين ده لو انا جبت الكل ده ورحت جمعيت الكل عامل ديليشن للجين اللي اسمه ايه تقوم الكل بيفضل عايش ايه يعني لما الجين عن ده عندها يا وتريبلكييت وجروب 24 رتطلع كوبي عباره عن ديوول استبس يعني الكوبي اللي طالع يبقى ما عندهوش الاي كومبولنت يبقى عنده البي فاضي استنى اقوم اديك مبلعك الكوره على فكره ده اللي حصل في الطبيعه فيما يعرف بالنايت اكيويتي للادمنس باور اوف تري اللي هو الستارت اللي هو التيكست ستارت لما احنا لقيناه كده بدا احنا نتعلم الطريقه شارك جاهل بكتيريا ونعج بشين في حيث ان اقاوض الفرسوشنسك التفاعلين او البرلانس او مثالا يوجد ترايل لتصنيع كوليرا فاكسين بهذه الطريقة ديليشن فرسوشن اسمانسيبول فور بيرلانس تبا جيد الطريقة ما تيجي نعمل معك ما تيجي نقول لو جداد اعمل ديليشن للبرلانس شين تبا جي نيو مدنطق اتنيوشن شريتك اتنيوشن شكل عام كلام جميل نمرة اثنين هتيجي نعمل حاجة اسمها للفكتور باكسينة لما يكون في بايرات ناجح ويبدي اعطيه على كتر في بايرات شغل كان ممكن حاجة بسيط ويسر في بايرات اسمه باكسينة باكسينة باكسينة لايضا جميلة بايرات احط باكسينة باكسينة بايرات هيش بايرات اللي كنت هنا دي واللي ادى الى ابريكيشن اوف سمول بوكس ده انا جبت الفيروسين يا بايروس ايه مش الفيروس ده فيروس كده الجينوم بتاعه كبير جدا بصوا يا جماعه يعني مثلا انا هحسب اعتبر ده الفيروس كله كبريك شيب للعيله بتاعه ايه بتاع البوست فايروس او بريك شيب فايروس جوه كده تعال نفتح ونتفرج نلاقي جابل الثلاث دي ان اي لارج جينوم ده ايه الفيروس واجي على الجينوم بتاعه واقطع حيثة من الجنوم مش مهمة هونجس انشي الأرميئة واحط بدلها مثلا بص النساء ده ان الجنال ده انزلت راية بالحضراجة جيداً وبرومسين جيداً احط الجين بتاع البطايتس بي سيركت أنجين بطايتس بي سيركت أنجين جين احطه جوه الفيكسين البطايتس اجيب مثلاً جين المسؤول عن الكابسول بروداكشن ان يسيري من الجديد اروح حطه بطلو على نفس الجنوم هنا احضت جين بتاع الهي بي احضت جين بتاع فيروس اوه جوه الفاكسينية نعم اذا الفاكسينية تعتبر ايه بس. تعتبر ايه الحج داتها فاكسين دي اسموالبوكس ونأكدت عليها اعتبرتها بكترا ونأكدت عليها جين بتاع قلق باطش طب يقول ما ايه حينك ولا اتركت كان بيتاخذ بالكشرين يقول ما جاء فيلك الفاكسينية فيروس ايه اللي هيكثر عندي دي تقنيه واحده بتدي اميونيتي للجسم يعني الميريت ذات السمول بوكس نمره 2 هيتم انتاج بطاques بيستس انتج جسمك يعني حاجه طول في اعدادات فيتر اربع موجود جوهك تمشي ده يشتغل هيؤدي البطاques بيستس بروتكشن جوه جسمك يعني هتعمل بطاques بيستس بروجر توجد جواه الانتي بودي اجنسي للبطاques يبقى انت تعرضت للسمول بوكس والبطاques في نفس الوقت كانت طن في نفس تراث الكبسول بتاعه اللي اشتريها من يشي ده التعاقد ده هينا في اسوا طلعت المثل في تقدير التوصيل بتاعه البوتيتلا بترش لان ده طعم ده النوبين كاب في ناس لو ايه وراكو فيكتور ده الكونجكت فيكتور التثيين او لين التثيين يعني ايه التثيين الاصلي اللي كنت بتعطل بيه زي حاجه معينه بس طبعا مش هاي الرعسين ينفع كده او مش هاي فايرات ينفع كده لازم, جينوم لازم جينوم يكون عنده large genome الوحد لازم ال large genome ده يكون فيه اماكن اسمها منتسينشل بيشن اقدر عملناها جيجيشن بنتريكشن انتونيو بيشن واستمتناها في اماكن اخر في حاجات تانية هشيل جين وحوط جين يعني اللي جيها ايضا انا ركبت عشان كده بقى اسمه ليه كومبنانت وكده ركبت ده جين على بكتر طبعا اعطوه بالهول حتى ذ ويحمل الفاكسينز الأخرى فبقى سمريكم بنتجدد الفاكسين جالي جالي محاول التجريب حول التممضونها محاول التجريب, التجريب الفاكسينية غيره يحمل عشر أثر فينز مختلفة يعني يدي مناعة للتن ديفران ديزيزز عم مش فاكتن عم أشيكي أشيكي أشيكي أشيكي أشيكي أشيكي أشيكي مش داري ما اتجربنا فيها 23 اسبوع تاجلت بسرعه انهم نقطه مش اشتغلت وبعدين ما كانش لاقي كلهم متزامن نفس واحد وقت واحد, واحد على حسب التاجير انجليش اللي البروجكت اشتغل يبقى عارف البروجكت ده البروجكت ده اشتغل زمانه كده مش روح البروجكت نفس واحد وبعدين وجود الفيروس دنج جسمه فتره الغناس اللي جه في البوست ما انا الكلام ده لسه ما اتعملش التسكين بقى لسه والتفاصيل دي الفكره بس ان بنتكلم على نيو ابروتش يعني في فكره جديده جميله هي تجرب ودبته ناجحه ادي مين والدي ام وتديال والاي بي ما هيخش اي خليه وما يخش اي خليه وكمان ده التفاصيل عشان ثانيه اكمل التوضيح نبقى نتكلم في الموضوع ده ااا اليو الفكره ده بدا اه الانفلونزا فايروس كان عنده حاجه اسمها هيجلوتينين على سطح والنيورامينيداز بتاعين الجين اللي احنا عندنا في الجين والميرا اللي المدير الجويه السيكونس بتاعه بص يا ترى السيكونس بتاع الجين بتاعي بيتكون من ايه يا محمد فين ده ماشي قلنا 1.02 انا كنت بس بس هو مش 2.00 هو 2.00 يعني انا معاك البطرة اللي هو قاعد فيه هيدروديوز البروتر تاكشين كاينها بوصة لحاجة اللي هي تغلب عليها صح لكن فيه حاجة كويس او بربعا محبولي بوصه احمد اصاب نقطة خلينا الوحد بالنقطة اللي من الخمسة اطوله عشان اجود ايه نيه تاكسين بدلا ما الكلام اللي هي حاجين هذا بدلا ما تحطه دوه فيروس بليه بي انتك وكتديه وكتسمه الكمنة تكتور تاكسين او ليه ضيب تكتور تاكسين على ال دي ان ايه بروتول قادر على البلكيشن جولدز في البلازما وشيل عليه الدي ان ايه ده الفكره بس مش زي الفيروس ولا bakteria عايزين ايه اني حاجه سري دي ان ايه نيفس في اورجانيزم ورص حامل عليه هذه الجين دي اللي شرحناها اللي قلناها واحنا جوه او دي هنا هو مش هيحفظ ده المينسور هما بتيين يعني كانه مش انت عندك هي شيء جلال ما بتشتغل تطلع لك الانتي تطبقه ايه بالظبط على ايه دي جوي. لما تشرب ثاني في اي وقت طب بص شفتك يعني احمد احط نقطه مهمه ان اذا كان ليفنج فايروس او ليفنج بكري قصه الليف فايروس باكين دي تعملوها على التكسينيا او دمجوها مع ال سي جي اما ازاي بيتحدثوا في هي يدخلو بقى نيجي اي دخلت في حاجه دخلت ولا مش يعني لو صرات نفس التفاصيل وحاجه اسمها لايكو ميميش يعني ان هي جورس في تكنيك موجوده والتفاصيل دي, دي مش دي مشكله انا بتكلم على فكره على ابروتش لو جبت البلازميد او دي ان اي ريبلكون يعني قادر على ريبلكيشن مش تعالجين وحاجه بيه في الجي ده طول ما بي ريبلكيه من دي لا برودر انت بتكون ضد المناعه مش محتاج بقى كده بوسترز الناس طيب دي كانت النقطه اللي بقى كانت كانت النقطه دي لما رجعناها نرجع لها بيسموها ايه بقى سنتيك بالتايب بتشين يعني ايه سنتيك بالتايب التايب يعني البروتين اقدر بالجينومين وشوف السيكونس بتاعه روح في الانترون الجيني المسؤول عن هذا البروتين واقدر السيكونس بتاعه عندنا دلوقتي الكيمياء وفي المايكر كمان جهاز اسمه سيكونسر الجهاز ده بيعمل ايه عشان الارجين الالمين جواين بتوزع الحمض الاميني جنب بعض ازاي ايه اللي في البروتين الالمين دول عايزين الاستيجين بروتين 9 الالمين جليسين ايزوليسين الحمض الاميني المرصوصه جنب بعض ازاي وزي ما احنا عندنا سيكونسر عندنا حاجه اسمها سينثيزر حط الامينو اسيد في الترتيبه اللي انت قريتها جنب بعض انت عملت حاجه اسمها سينثيز بروتين الجيستيفيكس بقى كان يبقى بدل ما نحب نبعد عن الشغل الكمي ولما نحب نبعد عن الفايرل كومبوزيشن حضاره صناعي اللي اسمها سينثيتيك تايبس يس احنا بنتكلم على لو ان دي ستيبل سيكونس لكن لو انه الفايرل هيعمل فارييشن انا افضل برضه اترضه افضل اشوف الديفرنت سيكونس اللي هو عمال يعملها ماريش بس برضه شفتوا الكونتكست وسط نيو أبروش وصل ان انا اعمل حاجة اسمها Synthetic Bed-Times تعمل Valuation انا اعمله برضو نيو Synthetic Bed-Times تعمل انت انتبه انتبه ده كتين كتين حاجة محتاج السكين ده ولا ننسحه بقى طول انتظار دي جاهزة شكرا عمد بقى ده كتين حاجة محتاج السكين ده ولا ويقول هاجة محتاجه والتليفون حتى الحته دي حاجه طبعا حاجه دي طيب ده ده ومره بص كده لو انا باطع على الانتيبودي المرجوع عامل زي حرف الواي كده صح بص الانتيبودي حاس من الحته دي الحته اللي الانتيبودي بيمسك فيها اللانش عشان فيها سنه المفتاح بص كده لو الانتيبودي عامل زي سنه المفتاح ده كده هسمي سوري لو ده انتجن هسمي الانجن ده انجن 1 يا ترى الانتيجول اللي هيتكون تتذك لهذا الانيمي شكله هيبقى كده كنت ليمينتر القاطع ادي انتيبودي اللي اتكون ضد اجل شكله هيصبح كده يبقى ده اسمه انتيبودي 1 صح تعالوا هنا بقى خد كده انتيبودي 1 ده افصله من الانيمال ده بقى بس نفس انتيبودي 1 بالظبط اهو صح انتيبودي 1 حينه الانيما الآخر الانيما الثانية هيعتبر ان انتيبولي 2 ده كينه فولن يوم يتكون له انتيبولي 2 مالعبطة بين انتيبولي 2 وانجين واني ها يجبيني تجساهم بصف في الدكرة العيمة دي عندي فيروس أخير حينك دي فولفاكسينيشن اسمه هيرتين عن طريق ال اتش اي دي اخدت الى التشر اللي انا قلت لك عملت تفكيك من الهيم تعال محاكيك دي او برودكت بتاعه مش هتربط طب ما تيجي هنا الهيم الجين في انيمال والاليمال يتكون هيمونول واتفرج على واحد قال لي وان ده من الفور وشفانو في ان ياتي وان يعلى المعامل كينواتش ويتكون ضده انتيبودي الانبولي تو ديفيرج 10% اديس اول اولا الجمولي تو اتعرض يبقى اربعه عامل مين عارف ما انت ال جي تي ديبكنت انكو انت ال جي تي ديبكنت بيرسين في الديبسين اللي هو الانتيجوني اللي اتكون ضربت الجيودايد بتاع الانتيجوني فاصبح يشبه اورجنال سايت خليت كلمه الجيودايد اللي هي حته الهايبر فاري انت الانجي بتاع الفيروس اللي انا خايفه اهود بيه حياتك عدتوا في انيمال اتكون انتي بودي واخدت انتي بودي واخدت وناظر انيمال اتكون انتي بودي دول اصبح العلاج امامك اهي انتي وري دو يساوي اا بدل ما عينك بالامل القصير اللي انت شايف بنوعه هنا الانتيبوليتور بس عينك دي بتتفكر ايه احلى المحاولات حاولوا يخلوا البرسين بدل ما الناس بتكره الروح وتكتشفي ودي عامل بيسموا التكفين اسمه ايديبل دكسين فسين بيتاكل يعني بحضر ايديبل دكسين دوت في نبات مزيج وشين ده نبات جربه في نبات الموس يوم التكفين نفسه في الجين ده ما يليل ايه بقى ما قلت نبات الموس اولا اشتري كيلو موس ب 5 جنيه نقطع 10 قطع يعني ممكن مثلا يجيلي غير اجد اقدم له موز يقوله اوه لا يزل من الطعام طرف موز الزيت يتعوني اللي بيجي تدينه يصولي انه يتعوني بيزاك يبقى رخيصه كلها ممكن مثلا من ضيف يجيلي اقدم له موزة بعد ان يأكلها اقول له اشربك بوزة اجد له موزة تاني يأكل اشرب بوزة ونعمل بجيبك هاشر الظروط تمام؟ واحد مثلا انت عايب من ميلكم جرواز تخش عني تين امور رايح تزور تخش عنيه بدل البلطان دلوقتي تخش عني تين امور يعني بقى جيه فكرة ده لاب وخيطة مولناك ما تشكشكشي وبدأه ويطعم لبلاشي يطعم وصبع تمام؟ ده لأشعار من شعر ما هو جاد والبطعيبات الأطوال السنة اللي اولا ايضا العام خير حتى بسرعة كميش المزق ايه ايه ايه اوكي اذا فعلا انتع لأسنيني يسيروين ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه بسم الله جدول تطعيمات سنه اولى عمر اول ما تبدا الوليه بتاخيله الबीसी جي تكسين واي موتي شات 30 اللي هو الولاده دكتور وانا يلا كده حاجه للوقت دي انا شرحت طريقه المرضى على السؤال ده لو تقدر تشيله على اللازم او في وقت بتقدر ايه بوستر بوك ااا من سن 0 الشهر بتاخد البي جي تكسين من الثاني الـ 246 لو تنتهي وده كان جدوى بجعى TBT والـ oral video ودهوقت كانت ممتل جدوى العام لبطاية الـ B-B-Cin ما كناك من الطعم لبطاية الـ B-B-Cin ده خناه بالتطيئين ومتاخد مع الـ TBT والـ oral video عن سنة الـ 246 ده مورد الـ 246 ده يبكرك ببوستر عن سنة 18 شهر الـ oral video برضو ولي TBT بس مش الليه في وضايا تطيبها منيديش بوسكا في الوضايا بس 18 اللي انا قدت التلنة مهمة جدا طويلت التلنة 15 شهر و لو قدتبها 15 شهر قلنا بنيدي التلنة إما طب وعند الـ School entry بنيدي بي. بوسكا بلوز من التي تي بس التي تي او تي تي بالعمل يولا البراشة بالتصف عند الـ School A والفوراس بوليو برضو بعد كده عندي ايه ام ار الام ار ما ينفعش اهو عندي سكون اي جي وناهم اوكي عندي سكون اي جي ام ار ايضا طب لو حكيت اقول لك دن افري 10 ييرز ده الاكثر ده خد 10 اي دي ما بعتش يعني اكيد ده اللي ريكومندد عشان كده مش بيسكت دبليو اتش او بينصح الدول الناميه اللي عندها انها تدعم وتدخر السيستم بتاعها وتدفع كمان ماشي للتمارين اللي قلنا في الكتاب بتاعنا ما هوش يعني عم النقوش انتوا عايزين كده في هيكل تمام مش هنعمل زباله كتير على ان يعطى في 2 4 جدا على هيكل 2 4 كده دي وبنصح ايه ان احنا نوع في الويجات وياتي كتاب الوي اي سي ده بتاع النشتير ام اتش اي اس حتى انا لو عملناه كده وخليناه دار البطاريات بيعطي على سن كده لو <تصفيق> <تصفيق> نكونش رئيس دي بابري ماشي فلو مش يكونش بتي حاجة لازم بعد ثاني سنتين عشان إذا كان بولي تكرايس فلو ما قولنا اوياك دي مش كونت دي فلو ما قولنا عايشين الهاتف فلوياك داين اوياك داين بعد ثاني سنتين نلعب ليين؟ داين نطمع في اللي بالبن نفع بقى تريع المطولة شو ما عايش الشابتة دا فلو احسن فلنرجع تريع عن الشابتة الثاني بشر طبعا الدرس عاوز نحاول طب 18 عنوانه ااا نورمال فلورا يعني ايه فلورا يعني البكتيريا البوبوليشن اللي عايش على السكن او بيعيش في الفريق الناس العاديين نورمال هي ازواج عيش مع اسمه ريتن جدا يعني مقيم دائم دايما شايند تايبس اوف البكتيريا بيدنت ادس تايب دي بيتشيكو يعني لو قلنا البكتيريا الشباب الجين بتاعكم نقول لكم عليه ساد اييدرني خلاص يبقى ساد اورجانزم نقوله عن ساد ال اتش برو في مكان الماتريكس طيب ولو حصل ان واحد بكتيريا دخل شاور وانا لأ, لا انا مش عايز ال برو يا عم ده كارثه يعتبر ان دي حاجه وحشه فاعزق يبحث في البلوره ويطلعها من على جلدك دون ضروري يترجع تاني حاجه دي است مش هترجع له تاني من الـPyrrolith الـHouse Contact, الـDrum من الـOrganism موجود حوالينا في كل ماك في مجزار من الفلورة بيقدر تريد التفلش لأكثرها داني لو حفظها ليوم بل ومال الـTrancyan de flora يعني الـTrancyan يعني لو فيه فلورة أرجاني طبعا كان من المنطسجيني أو بوتينشي باسيجيني ولقى مكان خالي في الجزء وحتاج المكان ده في اعتباره مش المكان الطبيعي السياس لو حصل له نمو ممكن ما يرضش يرجع تاني ريج لو مشاش و برضه برضه مش سايت بتاعه العادي فلو ال تي سي نفسه بيقفل عنده كده لان بعضهم بيبقى روتيشن يبقى صغير مفيش مانع ان نعمله ادريش ما لها وما علاج ايه للذات وهي ايوبل فلورا متاكده ممكن تساعد في الميتابوليزم عارف انت زمان ان الفلورا ممكن تعمل مع فيتامين ك البرورة ممكن تساعد الاصوشن ممكن تساعد البراجيشن بيجاليها دور بنيفشن في الهضم تدوين بايتا لينكيما ديها دور مهم في الهضم <تسجيل> دي في واحدة من, <تصفيق> من البريرز الانين تذكروا هذا؟ من الانين البريرز وجودها بحيات كورميز سايت ومعائلات الجسم إذا روحك كورميز سايت إذا هتكون بيت ويتبصشن كورتاتين سايت وإذا الحرف احتجت بينهم يروش على بعض قد يرش على بعض الأكتنوسين ما ده الدول اللي جالي طب وين الدول اللي مش جالي بقى الممكن تعمل لك انفكشن قد يكون بربع لك حال تين وانا هضيف لك واحد ثاني قد يكون السوق انفكشن فولوينج انت بقيت اكترى بصح اما انت لو غيرت مكانها عايز تلقى او اكثر لفلورة بتعمل انفكشن لو غيرت مكانها شيء قطاعي لو سابك انفكشن موضة تبقى اشهر تبقى اشهر رجانات نعمل انفكشن الديدن ده بيثبط قايل العديد في الجرال جل لو اتاخرت السنه او عمليات اللوز وقب البلاسما يعملوا ساب اكتيف اندو جال بايت صح طب والعامل الثالث اللي يخلي فلورا بوشي لما الانيمو تكون ناقصه بنفكر عندك ايه؟ ال او دياب المناعه مع الميون سابريشن الميون سابريشن او الميو كومبرمايز في الفيديو اوكي الالذي بوان في الذاكره ثاني فاكتور يخلي الفلورا تبقى متغنيه هي المنه عندي هنا في الشجره السريعه هيقول لي كل تايب نورمال بالنسبه لنا ايه الفلورا اللي عايشه عليه مبقاش مطالب تحفظ جنيه الفلورا اللي عايشه في جميع الفايس تحفظ جثه او الام المشاهير يعني لو اقول لك الجلد قول لي باميه شهيره جدا عايشه على الجلد تركيب بيراميد الاسفاهي بيراميد الذراق شراع طيب ممكن في منطقه القرنيه الى الكيروكوكر تتخيلها ازاي ان الكيروكوكر اللي عايشه على منطقه الجلد ممكن تعمل تينيس جلدر ريسستين ولا ولا نينا جيدا الجديده الطفل اللي قلنا انت الدرايفو البيبي اللي قاعد في ضنبر الذوق والكيروكو الجديده الجديده بنحب نطلع في سكين فورس المايل لقينا على الجلد ممكن نلاقي جيدا ممكن نلاقي الكيروكوكر ممكن نلاقي تاك ايديرميديس هذه حاجات ده هاتف معي تهاش بتصنيه مو تلاقيه بيهوية ولا كده فقال مش هل تحفظ هولي لامتاب ممكن على حواليه غورة جابت يا لاي Strip Dependent لانها عاشة غور و دائما بتبلل شفايفك او الاردات بيخرج على شفايفك لان في الجزء الحواليه غورة جابت كي تديران هل تقال تحفظ مستقيم ولا حاجة كده اللي بعد تديران مين اللي بيهو ده من الضاورت براتريتر اكت او براتريتر اكت لاي والله تاني كل الشغل عايز تبص على البزنس ستريكت ريكر عايز تلاقي الكوكايره وتفتكر قلنا حاجه اسمها كومنت من كتير يعني في اخر شابتر ماشي عايز اندرويد عايز اشوف عشان كده ممكن تلاحظ في التاغ لوجيك اللي موجوده عايز التجديد اللي موجوده عايز اللوجيك اورجانيز ف تاني دي دي بورد مثلا ودي طبعا ممكن و لما يشتركوا مع بعض يامينه في نصف سواء مجدداً بسنطقة عشانة قول نديت له يعني دي عميز عادت علينا في المنز هاي تسفل للتنين بها تباسه و او قيده لما ديه الـ G.I.D. في الصفحة علي جابه قولك ليه بريد من ديه الاصطمق مميهاش باللغة مش عميزة ديه و ديه ينتحب عليك يعني عرضه يدينا مؤول حيثة من الهندات هي تبارك عشان يقتلت العالم ولكن لو نحن تجيبها بعد كده من اسمول الفرسل او فرسل او فرسل تلاقي فلورة نعلم إلا فلورة مطبع تلاقي على مين عاجة تجيني مثال لكل عنواني طبعا مثال لكل عنواني نظر كده لجل ما نظرسوا بيه ايه الكلوم مثالين تجيني مثالين لأن رميك أورجانسوس عايشة بالنسبة عن رميك بكتلون تراجيلس كلها الأشهر موجودة تشعين ترمية البلية اللي موجودة في البلية تعمل انفكشن تعمل قولت الأولى أني رفت تعمل انفكشن تحت الزيارة لأنه قدوم من الوبارك الفجرين كوليستريديا من البلاني إيه اللي فكرت بيها واحدة من الاندفيندرس وقفت البوليوشن يعني عايشة بلينتازنا على طول فهي أني رفت وقل لان افتغررت في كده فيك البوليوشن القوصر يعني حاجة بلينتازنا على طول وهم كانوا جلسة واحدة منهم أني رفت أك ان فيه جفت في الجارس و ايه كره؟ طب كان دي ده نعم كثيرت ويادت عن الفانجر ايه كنديده عايش اتني ده الكنديده قولنا عايش اتارك امات المشايد وكره كان في الكنتسين وفي الكنتسين جنة جنة ايه كده طب الكنتسين جنة جنة من هنا او من فكره تشكر ثمانية تحاسي اللي تكلمنا تي عن الكنتسين بايه اجبتك السؤال الشعير بتاعنا ايه فيه؟ لأكتبات الله يلعبه ضرب وتكتل بأكتل الجميع لأنهم هالكيزوجينيس وهالكيزوجينيس بيكوديوس هاتف طب القاتل دي تحمل فتالي من البطيرك وكانت من زي مين زي الكولورية وزي البكتيرة وحينوز وما تريدها على ذلك عندما أفكرت لأكتبات الله لأي سبب هتبديد البكتيرة اللي ممكن تعمل الفكتشن زي البكتيرة وحينوز جروب فيه سبريفت جوفاري اللي هو سبريفت لها كنفتي مش قولنا روح السيدات ممكن كان مهولة عندهم وكان مهولة لها الكانديدة تبقى كامل كانت جيلس اوه كيبه قالت وكانتش اللي المهولة في الكانير؟ يعني ليه كارير؟ ليه اللي هو كارير ذاك شرحوه ليه مرة الكارير هو شخص بنعرفه بأربع مقاضع فكانه الفارنتين امتين الفيديوه <سؤالزم> هو كارير اضافه جيلس والكارير شوينج مانيس تيشل الانتكال ترانسلينج تيسور ياريت تؤذر الاني بيديو شو دار فعمل طاشع صح سوائل جبناجي البيسل دي الكارير اكتر على المجتمع من البيشل لانه بيتحرك فيه بين المجتمع بين الاخرار وهو اندتكتب هي كده بيموف فيه يعني مثلا لو صارت دهوقتي بيارفين كارير ويقعدة بمسكرة حاجة شكت انها كارير تهجي خيني بيارفين هل أنت بتعامل معها عازل قوالس وهي الكارير هل أنت شاهدين بحرك عادي تتكلم عادي ما يتبعليهاش أعراض فالكارير بتحرك تريني تريني تريني ناش بالغير ما يبقى انتكتل هاي واحد فضولة الكارير الأفضر بتكمل في الأوقات اللي بتقعيها إمتر إفدامي كتيري شفاك إذا ما يقولك أن الناس تيديا من الانستيديس بتنتشر في موسم الشتاء يناير فبراير أول مارس الآن حاجة عندي يناير فبراير مارس وأحضر من النسيرة اللي نشير لكن من إبريل ليه حاجة بقى ينايل البعض إن النسيرة من النسيرة ما بتم تشير شخص طب لو كانت بي واحد كارير في الفترة اللي ما ممكن يعدينه من هالكارير بيحمل الوريانات محتى في الانتر يبدينه فيه اللي أنا مش راكز فيها مش قلت أهلو فيها حاجة خطورة الكارير على المتجمع أنواع الكارير قد يكون ترانزيا لو بيحمل الوريانات من الفترة حسينها عشان المريض في البيبلن دي بنقول عليه كذا عندنا عليه كده دي باي ديفينشن واحد لسه ما حصلوش ديشنز وبيعمل اورجانزم باسيجن ممكن يعني يبقى نقول عليه انتكاري في المريض وهو في اضطر حاله نقاهه بنسميه كادر لان الديشنز انتهت وهو عنده مجاز اورجانزم باسيجن وينتقل كده خصوصا البالنس انتكاري البالنس يعني في دور النقاهه وقد يكون الكيرونيك زي حاله الصمله لما بيقعد يقعد على المريض سنين او يبقى دائم كده قد يكون كير انت يعني بيخرب الاورجانزم بسبب الاثار بسبب اللا لكن قد يكون كونديس كل بسبب في اورجان أشهر علاجي الكير في مناهجنا كنا مجمعينه واحنا ماشيين كده فاكرين تقريبه 40% بيحلوه بالنص انت جالك عند ربع السيدات في التنس قلت الناس عندهم برنت نيموني سيليمنج انسيجنز ديو بارشر كارير ديه روز كارير صح صممن لها انسيجن كارير او بول بارشر كارير شيجلها انسيجن كارير كلها انسيجن كارير وها في بارشر حتبقي ايجاد ده من 5 6 اشياء من المشاريع اللي احنا جمعناها وما خلصناش So what is chapter the chapter is up? Ain't lobic nine years so, nine. Uh chapter is the portion, one an aerobic XP and, it, and Okay. okay. مين هما الاكثر من روب البكتيري عدوا علينا فاكرهم كانوا الجرام بوزت سبور فورمينج بيرسيروار الستوم عين الكولسترينيا طيب وكان في تريجونين فاليري بس طب النايس سبور فورمينج والجرايم هيترون كده الانرويك مان سبور فورين هيترون من البوكال وبكتيريا جرام بوزت بجرام الباركادو اللي عندنا كانوا بيقولوا الجرام بوزت يكون قوية بس النواري اختفر كده فيه شابتر كان عنوانه نون سفور فورمين انيروكس كانتيني سليم لجرام بوزفر بس النواري انيروكس كانوا يدينيه خمين كانوا اللكتو بس النواري والثروبيونو باكتيريا ولما تقفت لدينا المنات لقينا جمالين أفتالي المالكس انيروكس بس النواري وجرام بوزف وغرامش بو طب قلنا ما عادش عليا الكوكاي انيروبيك خالص بص مش للست بكتيريا زيرو بينت عامله الكوكاي جرام بوزيتيف الانيروبيك تماما اسمها ادوك مش للست بكتيريا انيروب بينت عامله الانيروبيك اسمها بيتو ستريپو احنا بندرسهم لكن احنا بنستعملهم يا بيتو بكتس يا بيتو ستريپو ده مثال لجرام بصد الأنيروبي الكوكاري طب الجرام نيجيت بس اللهي الأنيروبي عدتوا عليها في نفس شابتر 8 الاثنين الأولينين الجيوني تورم بس اللهي والبكتيرويد فراجيلس تكنوش طب جرام نيجيت بكوكاري الأنيروبي ما عداش عليك مش إنه يكتير يا إيروبي جرام نيجيت بكوكاري بنتعمها الأنيروبي اسمها فاينيلا فأنا عادي النساء لكل مدموع للغاية وانا بقدم الاناروليك باكتيريا ممكن يجي يكلمك يسالك عن الاناروس مع ذكر امثله يسالني عن الاناروليك وكمان مع ذكر امثله ماشي بس انا عارف التقسيمه بتاعه من الضيوفيت زي السليجنيما يا سبورفورمين بتاعه السليجنيما تمام يسبورفورمين بيتقسم الى جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف اوتراي وباسيفور فايق على الجدول اللي عندك ده مثال لكل عيله منهم خلاص ربع صفحه تقولها هكوتك فيها ما هي الشروط الواجب توافرها عشان يحصل انيروبيك انفكشن الاوبتينشن اي ال او يعني اوكسيديشن ريدكشن بوتنشال اي ال كيف ممكن الاوبتينشن تكتشيو انه ال في اربع حاجات لو بتتكلموا في ترومى ليله ان الترومى تعمل كاتود بلاكتر ناراي فيقوم يحصل نيكروتك ايش تيشن ادي واحد يبقى اثنين ك زائد ج كلمه باريد تي تي تي باريد عامل زي بتاع عند الشيك ار تي سير كلمه باريد في في مسكته كابسلر ناين الفيرنكس اوف كابسلر ناين انز دولس حركه صح هنا بقى قولت ان انا تاني عند 2 4 و 4 بوي يعني مثلا غور غول وصارت مثلا ودخلت قطع السفل ولا نزلت على الشيش ولا soil particles in the soil دخلت جرح ولا حاجه فده طور البولي ضغط على الفسل او قفل الحته حلو كنت فاوت ان الدرجه ليه عشان لو ما اكتشفتش كلنا ممكن نثبت ان هي ثلاثه لحظتها ازاي احنا قلنا زمان مره ليه جرح الجسد الجامعي بيبقى بولي مايكروب عشان قوه الصوت ده بولي مايكروب فينا النظر هو ليه صوت يشير الى بولي مايكروب لأنه دايماً يبحث عن نوروك بكترا مع انوروبك قولنا سؤال كيف نوعie شحة غريبها معين كيف نوع Поэтому فين percentile forced chemo يبحث عن الانوروك شيء تبعى الانوروكين هيا دايما مücksين ما قبل الأعباض المص accepts human nature 마음 فياجع توش تجاريع العمل في الأول آم aparece ما هيmmm kind of characteristics بتعالينا didnt أنه صا بيجي كده يقول, يقول لي يقول لي كده التفكيك الانوريك بانجيش كده ما يضلاش مني ان استمعوا بس جاءونا قبل كده ان سي 2 طب الكلام ده حاجه انوريك استرايز بيقول ده توليد يعني زودت ار التنفيذ هطلع حجبه من حيث المكان في حاجتين خاصتين بالمكان تلاقيه بيحب المكان اللي فيه دز كل الاحلى بيحب المكان اللي فيه دز روجيكشن اكيد طبعا صح او كلوزد لينو بي بريكس او deep حضر بقى الوار. بدي بقى دي لين يعني حضرتك اي دي جون بكترا برايت ايه اللي بيجي انفكشن ايه اللي مع النيكروتيك ايشو بيبقى في كلوزد سبيس زي البرينس طيب لو كانش كان دي مثلا حصل الكروما الاورجانيزم اقرا للبوردروف انتري ولا أبعد عن البوردروف انتري فكر أبنى بيرخ بص عندك حاجة نوعية ده بروف تيه مدى مجاور للبوردروف انتري للبوردروف انتري يكون أضرب من مكان التخور ولا أبعد أبعد دي في الجسمة واش دي يعني الورجنيتما غامل بنفسه وروح للحسة لي روش وقال يمكن مجنيتما أن روش يغامل بيخش جوه في الغوي ولا كلي على الشرط ده ما بيعرفش يعوض لو اسمي لازم يخش جوه علاقه اما انا ايه انا انا لاحظ لاحظ الموضوع ده لو انت حاطط ميكروب يعني في اسكيني او انزيمات يعني في ديو الحرم من الكاستر لايف في المكان دوت يعني هو هنا يوصل ايه ديلا انيروبيك ها للبوتو في الفين. يعني كمان كده طب مش الجاحد ده وبيبقى فيه تيشو وان كان حتى طريق من الصدمه حتى تيشو حصل فيه اس ايه حصل فيه ترونه الالجوريزم هيستغل التيشو او النوتشيو اللي اقطع عنه الدرافت لايف لانه يغير الديكيشن بتاعته لكن ما يقدرش يغامر ويقعد على مكان الدخول لانه نورث لانه مش هتروح فين ليه لانه ما فيش خط درافت هناك احنا دايما نجاح ان الروبوت الالجوريزم موجود اقرب لمكان الدخول إلا إلا لو حفظ حاجة في الباصلينيس الابتماعيه للطريق وزيان الجال كانت إيه؟ الرجال كانت إيه؟ الرجال كانت إيه؟ إذا لما يعمل المترجم الطبع هجالك من جال يتغطوا على المترجم يقوم يتفلوا البراستاللائي لما الرجاليسما يتقدم خطر لكن الرجاليسما من نفسه إيه؟ بمجرد مداخل رأس مداخل أنا معلقة ضرح للباصل أتفاق لي؟ ما أعرفش طيب؟ طيب؟ استفاد الباص الباص بدا وعندها اول او باد اودر لكن فيها جاز كان تشعيره بايكليبيتيشن لو ضغطت عليها بتضغط لو درعت الباص بتاعك الانيروبيك انفشن وعملت ايروبيك انفشن جبت البروتوزو جينيس بيتمست غير باص ومن خدنا حاجه في السلسله الاخيره اسمها دراي طيوريوس لو درعت الباص بتاع الانيروبيك انفشن فعالات الهيروبك انكيبيلن هيطلع نود رود أكيد ويميجيس مسترايز بس البس قد يكون معاه علامة مميزة قد يكون معطال فرجرانيونس كل دا كلامها موصف البس وقد يكون معاه الورجريز بيطلع بيجميل 50 فلوريسل معيّر نسال فرجرانيونس الأكثر مميز نسال فلوريسلس ليه كريم فلوريسلس؟ يعني اليوبيلايت الانفيكشن على كوش اسمه فيتومبي هتل وموديل اللي بتطلع جلونيين او الريتني ثاني تقريبا زي فيتومبي هتل بتطلع دوريشن ترين او كريت بيجننت ديجوريشن مع يوبيلايت ثانيون اخذ سبب للانويريك بالظبط كده طالما مش اي يوصل اتعطل الصفحه اللي على اليمين دي فهو اللي بيستهلك الكهربي بالانيروبيك انفكشن واحد لازم تشغل لازم تفتح جهاز الانيروبيك وتنظف يعني بوليشن تعمل حاجه اسمها ديجرايدنج ديجرايدنج يعني تقطع التيل الانيروبيك وترمي النروج يبقى اهم سيرج كان فقط يكفي التداخل الجراحي فقط قديك طالما حصلت في من 3 طالما واجه دايما نفس الانفكشن حاول تدي انتيبيوتيك تعالج بيها الايروبيك باكيت عشان تمنع دور الرق والناس هذه الجوائر ثم اذا بتدي الكونفشنال انتيبيوتكس ما بتنفعش مع الانيروبيك انفكشنز نعم يبقى الدراس اوف تشويس الانيروبيك انفكشنز ودهته قال لي كده ميترونيدازول والليندا مايس طبعا الاثنين بيتفاد ان انت واحد منهم ما كانش الاثنين متروليزول والبريسيل ده ماي طبعا كان زمان بيتوبيلينسر البريسيل المؤخر ما لم يكن له نسبه يطلع بيه 300 مؤخر انيروبيك اللي بيطلع بيه 300 هو البكتيروايد تراجيليس لو افتكروا والبكتيروايد تراجيليس بيعمل انفيكشن تحت الدافراج صلاح من ناس اللي نيشن صحابين قانون الا اي انيروبيك انفيكشن فوق مستوى الدافراج اكتب لي الاسم تحت دايركت ميتيشنز علي على تحت الدايركت بيقولوا ان انفيكشن اسوز دايركترويد بروجيدد وميتيسبيدر اترميت برودوسر كانوا بيدوا البين ابسولولام تليكون علم يقدر يعالج بلاد بريندا اس ا بعمل ايه ارجع لنا بقى للصفحه اللي على شمالنا تعالى خلاص انا قلت الكلام ده قلت لو كان ليك انفيكشن تعالج الجيروبيك انفيكشن الاول جلو اروح لاشهر الانروميك انفيكشنز في جسمك ده فين؟ في ولا تكتبه؟ دا. داكي في طريقه الكريت ده ممكن يعمل ايرور بتاعك ده كده مش عارف مش حيلاقي اماكن يعرف تكتب فيها انروم اكتر بكثير عشان يطلع الفيتنت انتاجر هو ده كده الانروميك اللي قاعده الكوره كده اللي عايشه فين؟ عايشه في المركب كده في ثانيه الهوا ولا عايشه بين السنان واللثه؟ طب على اي قصه كده طب وامتى تعمل الفيشر والستريس لما تلاقي حصل اصر بصع عقبال هدف وانت تاكل جلك هيربس فتاخدش مات في الدور ال20 الاورجانيزم لا هي بروتكتش الاحصى بكمل اللعبه تعاني فريمش ماو او بيرسل دانشيك او 10 دقائق انت على كده بقى اي دامج في اي مكان في البراكر اللي بيلعب هناك القوانين اللي قلنا عليها لوور دكسجين برودكشن بنشن او لو هو الاوتينشن لو بيعمل مشاكل نوعايه اللي هي مستنفسات اختفت في الخناق بتاع الصايط مستر رئيس عقبه المستور احيانا يعمل الباينا ليمونيا على اصلا ملقط كده ولا ايه ده من برامج السي ان اس انفيكشن بين نفس الصف ووبده بيصفي الريديشن جادنجرين وسيلرايتس والبرامج التشيائي جي اي دي أبين دي سايفرس كوليس سايفرس قدوم انك أعطينه ميكوز قلبك أعطينه ميكوز خصوصا في السنكبر كل بركات الديبايس بكتريني او ست بكتريني او ست بكتريني سبحان الله بعد الانيوريك الورجانيكس براستطيقية انه يسترد الدم ويوثل مش اقتل من 5 الى 10 رنامي الحالات البكترينية و 10 رجانيك الانيوريك عدل عليها يعمل كده في البكتريني رويس كوريشيني اوزه يا نص حاجه الروبيك انفيكشن عايزه مقدمه لاستغلالها في ال ام سي يو اولا هو بيقوم ده طالع بارج نقطه في شويه يقدروا النص صحيحه في شويه حاجه توصل مكانه حاجه ثانيه ان ممكن ريد الاوبشن اللي قدر لحد ما يوصل مكانه حاجه ثالثه ان معظم الكبس اللي موجوده في ثاني لوج البنش فورم بتاع الهووماتيك موازي كريه دي بتخالط الفكر والفصل ايه ازاي ديجنوز انيروبيك انفيكشن تعمل لها بقى سؤال ام 62 تعمل لها بي بص القيمه اللي جايه من الاخر اهو اخر الدرجات ال تي اس بوز وديت اضواء جت بص حط اللي هي في عشان uh, like so في بوز البروتياز يموت تعمل في الصغيره المريعه عشان حاجه بوز الاول قلت بمية كبيرة اشتركوا الريدم اللي عميلت كبيرة... من نصف صحيحنا وعيشينا بمية كبيرة as possible من الجرح من القديم as possible فبقعدها المعمل بسرعة اتعلي as possible وبعدين كنت اخدها و كنت اشتنى للترينجة يعني اخدت الترينجة و بعدنا المعمل بسرعة السرينجة مأمولة و اما انفطاه على reducing media باقي الطائب لا يقوله والاستنتاج ده كويس واضاف تايب لاجريك وانقلها المعمل بصوره ممكن اجي اقول لك الاستنتاج ان هو دي كلشر اول ذا بروبلم الجوريتكسه وصولك الى علامات اكيد الصح وانا اخطاتك واحده عشان تلاقي لي الجمله اللي غلط ف بناخد الاستنتاج اللي جاز نبعت المعمل اسيا ورسون قبل ما العياني يقول بدأ ان اول انتبويته ممكن اقول ان اترى عن انتبويته الاول عشان تقني روبيت فيدي تكشير وعيدا ابعد المعمل فالكلام ورد لدي مبعد قبل انتبويت فيدي لدي اخد سامب كبيرة قدر الهجاب لدي السامب ليس هناك كيف اس possible ابعت المعمل في closed syringe او على reducing medium-sized by-light like close في المعمل اول حدا نبص داعينها يعني جاي نشوف بعيني سوفة رانيوس اضل اشوف يو بي نيكل ار او ميكروسكوبيك ديشن اضل تو يو بي على السامبل يمكن اشوف في الريت فلوريسنس بالنسبه للجرام ستين خلايا في الجرام ستين زي المستوري اللي اتقال له في نفس الصفحه دي ده يمكن نلاحظ ان في شامه زي في الدايركت جرام ستين فور زي نقص عدم وجود اورجانزم في الجرام ستين معناه ان العمليه نيجاتيف لازم اكمل اعمل بايه لان الانوروب انفكشنز بالذات بيعملوا حاجه اسمها جاز جاز ليكوكروماتوغرفي عشان الانوروب اورجانيزم عندهم فته اسئله بيشخصوا بيه دي ممكن اعملها قبل الزرع وهم بيعملوها بعد الزرع بتتش لو زرعوا بعده بس ساعه فريش ضوئي مليان اسئله اثر على جدار الخل يكون فريش ليفت مش معنى فريش في ميدو بيجي له سخنه تطرد نتيها من الهواء فلو ما ليت ضرر من حضاره يبقى ممكن ما تكملهاش قصدي والميديام برينت دي بريف ادي واضح واجري على ضغط الدم واجيب لي الانرول شوك تكريمه دي بس الجاي داخل برافو عليك واجري على مدتها طويله شويه من يومين لخمسه على ليه الكاش الانرولك بتستني يومين لخمسه فيها عشان لو جرور ادي بلاك اذر على تو بي اي تبغى اغير ليه تانور 1 ان في بييروبيكال والثاني انيروبيكال ليه وعاده لما اجي انسب ابص اللي طالع على الانيروبيك ان هو اللي فقط ومش طالع على الجيروبيك ليه هو ده اللي يبقى كريبت انيروبيك اورجانيزم فده احتاج فده احتاج ان انا هعمل انريتشمنت الاول الانريتشمنت يعني ايه يعني أقضى البرجانات ما راحتاجه حيضه إنه نأثر على شربة الأول على روبرنسون كوب ديشت ميجيا أو الطائب لكوليات برويج وانتها النقطة دي ده باي نفس ده تعالوا للنقطة الأحيبة دي قد احتاج تقدر على إنريتش من ديشت ميجيا لفقت دي. ورد كلمة إنريتش من ديشت ميجيا لفقت المنهج التلمة الثاني خمس مرات اذكرهم فاقول لك ام ال سي يو واقول لك اول ذا فولوينج ار ان ريكشنز ميديال تيست تعالوا كده ضمنله وشغلها يا محمد برافو عليك ورا الاستريمايز بروت والفيترا سايونيت بروت في الدايجنوز بتاعها يبقى هنا وصل ورا عليها كلمه القلاين في السور وهنا الانيروبيك واضح هنا اهو البايد لابرين والروبرسون فوق ديتينج تمام دي. يوجد خمسة ميديا نعطوا عليه في, <تصفيق> في المنى باسموه انريشنل سترنايه بروس كتب رصايمين بروس نكوننا نستخدمه مع سامونيلا وشي بو القرعين في بدون بس نستخدمه مع الكورج ثم الاسنين الهدانة الدول بيقى على انروبي الكاشر الروبي صوتو في ميديا تصايموا ليكونين بروس لما الجروس يستعر من الفرع يتتبع على بروس ارضاه باسموه لانروبي Compared, World, forage, على راي الكيله اللي صور المعتاد كنا محتاج اللي على يكون لوجرام دي بروديو سيكريت عشان شكل الكورن جاز تين عشان ممكن اشوف المورفورج بتاعه كانايز مؤشر خاص بيه جاز نيت فورماتوجرافي اشوف الشورت تشيل فاجات طيب الكيميكال رياكشن بالاي بي اي فتاين اي دي اي عندنا اي دي اي مخصوصه لان هو الدشن عباره على سيل الانش الرشه دي سيل انتومول اللي هو بريزنت دي او ادور بالبي سي ار بتيني ايه والبروجكت طب تاثيره عليه تي ان ايه وبرو ده بيؤثر على اجل المييل ريذم وبالتالي جرل سي اورنيمولوجي الى اخر الحاجات ماشي قاعد دي كل سنه كل شويه دول بعض اصحابنا عاملين لنا كده فيها ده موسيقى. موسيقى موسيقى المسيقين. موسيقى المسيقين. ده هو ده العمود اللي خلفه من الحيط المواد كده الرايس اللي بيطلع كيلو متر و 30 و 80 سنتي اللي هو على العمود في رمضان و بيفصل الدبونه و ضاغط على الشغل كذا يعني ده اللي وركاني اروح لاخر خده على الشغل دي وقت ده الشابتر ده واحد من الشابتر دي سمارد بيهبو داناوة ليش اتخذ الفيكشن كنترول عم تسم مالكو بيهبو انواني الشابتر الفيكشن كنترول ايه ايه يعني ايه الفيكشن كنترول يا بيهبو ايه وميني كالكتوريز تايزتيها ديه كونده لايش تبعيش ممبط وصيهم ويهي كونده الفيكشن كنترول مش عايزين اللي هو مكفة مكفة العدوى في المستشفى تمان تنهولوا على عدوة المستشفى بصة اقوى الانفكشن وكانت جاني من الكلمة اللي هي بلوزة قرية الانفكشن بلوزة قرية الانفكشن يعني المستشفى دوقتي عملنا الموضوع شوية وزمناها هلت كيرر أقصر شيدر الانفكشن فاتناها اي اي اي اي اي فهيصور ايش عن هلت كيرر والايه عن الاسشيدر والاي عن الانفكشن دي انفيكشن دي تعتبر ميجر ال بروبلم بتحصل في ال اتش كير سيتيز وفي المستشفيات واحنا بنحاول باستمرار نطبق الانفكشن كنترول بروجرامز او الانفكشن كنترول ميجرز اللي بنستخدمها عشان هذه المشكله ممكن قتاني يقول infections which appear usually after 24 hours from receiving the infection فسا بسید بقید بقید the definition شططنوع عشان كان صعب the definition شط دخل مستشفى او ضعه احدى صحية او راعه ایاد خارجية او راعه واتفر له خدمه صحية داعث من مريض ده اینه لكان عنده infection ولكان incubating infection معز بعد الهيلف كير في 48 ساعة على اقل اشتجل الانفكشن ريالي في المكان اللي حصله في الهيلف كير يبقى الانفكشن دوت يعتبر الهيلف كير الانفكشن او نصه 200 ولكن يشتجل بعد عدخل 48 ساعة اللي هو الفضل الذي يعتبر شوك انجميشن بيبني يكون حصل في الانفكشن صحيح لكن قبضوا هدي الانفكشن ممكن جاي ما جاي الزهر مستشفى اتنقلوا دم وهيجيه الوضاية دي بعد الانفكشن لا ساعتها لما يبدا لما يبتدي بعده بشويه برضه اسمه نوسوكو ميل انفيكشن جاي عمل عمليه وحصلت في مكان العمليه مشكله وبقت منزلت بعد سنه طالما ان المكان الانفكشن الليلي بالمكان اللي هو خلاص او في البليير ما دام اعتبروا نوسوكو انفيكشن بس بشرط انه ما كانش عنده ساهل ادجنشن ولا كان حتى انفيتنج انفيكشن ده ساعتها يعني اي سي بروجرام فيشن كنترول بروجرام يعني فيشن كنترول بلان خطه موضوع مين اللي هتظبط فيشن كنترول فيشن هتطلع عشان يهدف لايه يهدف بص كده عشان التعبيرات بتاعت الشركه ده صعبهش كونتينوس كونتينوس اب تيجن كاي قال لنا الراجل متخصص بحط بحط في البيشال كنترول وحط داير وحط كده الكوتيل في الانستراكشنز وكونتينيوتي للاستمرار بعمل له اوبدين سمعنا ان الراجل ده بيعمل كذا عشان كذا ورحت عدت هو اتغير كل شويه بحيث ان دائما دائما يبقى عندي لاين بتاعتها الاوردر تو يبقى اوردر تو ان اي دي بواس انت ان ريدوس But I the value of this very very use for the command. And I have the picture, I shall identify what I said. So identify to access to reduce direct copy fiction. And I hope this guidelines and added a risk that infection, which is added infection left, may I both risk that انا مش فاهم بس اول ما جيت الصفحه دي سهله فيسبشال انفيكشن كنترول بروجرام بتاعه بيراعي بيفوكس على ثلاث حاجات ثلاث حاجات متبقى في الصح بص بيفوكس على مين على التراكتبل انديفيديولز لوال انديفيديولز والجيرال يعني عرضه للانفكشن على نوع الاورجانزم اللي ممكن ينتشر في المستشفى على الاقسام اللي ممكن يحصل فيها المشكله وهنا نشارل الزهر جهتك و اللهم الرجل بتاع الانتقشل كنترول بروغرام بيركز على مين متولي نسائل بيركز على بالنرابول انتقشل او انتقشل يعني صف ساتي مرتولي نسائل for example المريض اللي داخل انتنسل كنه المريض اللي داخل انتنسل كنه المريض اللي داخل قصف الحقوق اللي عنده فارن يليولي بور المريض اللي داخل ليه متاجز انت لسه لدى الله عماشي طب و جرقتنا عشان يمنع الدروكرياتي اللي هي الهي مليبولوشكا انت لنقلد رابري ديستر بتوه جنا مرسة برسة تي بي او البرس بولي انفكشن الخفيرة ببطاياك ال B ببطاياك ال C او الانفكشن الكهتب من السيرة من الانفكشن او قريبا كان عندنا البروان فضيور بيأكد على الانتينشنز اللي هي ان دي روشترنج ثم طبعا ده الكلام ده بيقدمه معدات المستشفى ده انت لو تابعت كده الاشكال البدايه لحد هنا تبقى المستشفى كلها انت <مم> اللي بتصدر الباربي او كل حاجه وهي طبعا طبعا الانتينسيف ايه دول واليونيت اللي انت فيه وريدياتك والبيرسيفيلون وقسم الحروق وقسم دي مدارس وقسم السينالجس فاضل الباربي وعالم الحاجه على جيدة الجنين ده يعني ايه هو الكممنتد انفتشل الترول براكتس بسوا ليه ايه حكتين الاساسية فيه بنعملهم والباقي بنعلم بيهم الحكتين دول او بنعذر بيهم الحكتين دول شوفت بقى ومعكتوب عنك السابعة منظمة السابعة منظمة فيهم يوم يومتينها سبسة ايه واحد بعمل هندا ويجيه قصد مرة جئتنا سؤال اني سيكيور وعطينا احتيارات وقليل من الضربة تغيرها لقام ذاكي وباقى مؤلاء الجامل في احتيار الصحيح قلنا له The Most Important Single Infection Control Measure في المستشبهات ايه دي The Most Important Single اختار Single Approach واحد Single Practice واحد Sterilization ايه ايه ايه عنده وش مهد And washing is the single most important infection control practice فلاته انت عملنا شبها ليه كافلة hand hygiene The is the most important approach أو measure أو practice اللي ممكن to reduce the infection في المستشفى نمرة اتنين Precursions ها حافظ LED و hand hygiene وايس بس البريكوشن في الكوليكتيف يعني على بعضيها بيسموها ايزوليشن بريكوشن تفتكر هنا كلمه ايزوليشن عايزه على مين عايزه على المريض وان ترانسميشن بيز للديبريجيشن الدانجر ديبريجيشن ديبريجيشن اللي بتحصل في المستشفيات طول الوقت لكل المريض ده هيك عن حاله الضريب والانفكشن ستيت بتاعك يعني احنا هنتكلم على التفصيل دلوقتي بنعتبر كل مريض ده انه عنده اورجانيزم ممكن يضرب سمات دماغي اي مريض يخش مستشفى تعجره موجود عنده انفكشن ممكن يهلو في الوقت لازم أتجد من احتياطات لعمل انتطال الانفكشن من هذا المريض الغير يسمى الثانجة الديفريتشن زي؟ حتى بحث المريض ده المريض عنده انفكشن ينصر بايدروبليا زي اي اي ايدروبليا؟ زي المنصر زي المنصر زي انتروانجور زي الناسير زي دي, دي بي أتخذ إجراءات مع دروبليز بريكوشن لمنع انتطالة دروبليز إيه؟ لو عنده الفيكشل ينطفل بالـHeroSoul بكي بيه زي ميه في الزي اتخذ إجراءات تمنع الـHeroSoul ترمشيشل لو عنده الفيكشل ينطفل بالـContact سيقول تـ في Infection E-Mails مثلا كده او حاجة لتتنين بـهندت وهم اتخذ إجراءات تمنع الـContact ما Contact P-Pushion يقول ده التول الـTool E-Mails الـPushion اللي ينطفل عن عملهم أو باكت لما تلاك تبقى موطة التالسة أعلم الناس وندي في الثينك وركرز البيزنس بروسس والإنفستورز الناس المعنيين بالعمليه كلها اعلمهم ان اوكسجي جاديو اعلمهم ان هيد رايشين والانفلوشن اللي فات وبعدين كمان اجمع داتا سيربيلنس داتا عشان اسيب فيها ان الانفلوشن كنترول ريتش بتاعي ماشي كويس واديني وبعدين نعمل ترينر كولشر كل شويه عشان ايه عشان نشخص اذا كان حصل او بريك ولا حاجه وبعدين كل شويه نحط الانفكشن كنترول البوليسي اكوردنج للابيرنت اللي جاي لي يعني مثلا عرفت من الدليل السابق من الداتا اللي جمعتها ومن الكولشر ان في ليجت بيحصل من المكان الفلاني او في عدم اتباع تعليمات من المكان الفلاني هل سؤالتي للإنفكشن في المستشفى هروحاتة بوليسي جديدة أبطورت بيبدع الإبزينت اللي حصلت عليها عشان أدبها دا حدوث هادا جديد كلام يعده نظري بس كلام مانتبه هادا بدي عمرت اسمه هندلجين هندلجين بعملها ليه؟ الهندل في إنفكشن سكتير فلأعمال في هندلجين هيدوث معظم البكتيلة برانتماية في الهندلجين هيدا بص زيين يعني مثلا بعيد الانفكشن يجي ان بي مات بداوا يعني ما يراعوش ان في خط احمر وينت الصدر شوز داخل الموقف مفروض ان ما يدخلاش بجسماته بي يتفادوا ان يخش بجسمه احط كده اهوت قاسم عمر مثلا واحط اوبر شوز وواحد حد ممنوع يكون بقى مكان ان شاء الله يكون رئيس القسم انه يخش بجسمه المكان ده مثلا يلبس اوبر شوز فالواجوز لا يعرف تعملها اقلع ترين الباص مثلا ممنوع حد يشتغل من غير ماسك مثلا احط البوليسي على حسب ما هو عايز حد ايه اللي شغال منين وقول انتكشنز عشان الدكتور الجراح بيتكلم من مصر احط البوليسي بتاعه اقول له يا مس مارك يا اما مشكله ما تعملش حاجه ايه ده يا طب اللي قال ده الحق احط الانتيشن كنترول بوليسي بتاعه السياسه اللي تمنع حد الهاند واشينج الهاند واشينج يعتبر ونك اسينجل موثقل جرثا لكن الانفيكشن ليه اعلم لان الانفيكشن بتبقى ترانسميتد في الاند كتير فلو عملت هاند واشينج حالك دي وساعدي الانفيكشن امتى تستخدم الهاند واشينج بيكون حاجتين واكتر اربع حاجات بيكون ايه بيكون ده شيئ ديفينشن اور اي بروفيدو الاتيك فانا عايز اسيتك من صحيح. ايه لازم اعمل هاند واش صح طب وافضل افضل تاتشنج ديشن افضل تاتشنج ايتكس افضل تاتشنج بلاد او بودي فلو اوبزرفيشن ممكن تبقى كونتينيد او كونتمينيتد افضل ريموفال او ساندز ده بنراعي ان واشيه في الحالات الانفلامات مشرا طبعا انا حتى ممكن يحصل فيه في حاله لازم المفروض يعمل لي بروتكشن بس بلس ده را بقى دلوقتي بالوضع بتاع الوضع دي كانت زبقه كنت منيها نلعب ضغط محقول في نفس المكان اللي هي انا اشتغلت بيه عشان ما تجيش الانفكشن واعمل هاند رايشين بعد قاعد ضغط يعني ضب ضغط على ذاته او الحجم عشان اتنشف من الجوانتي بتاعي صح الاخد الجوانتي بتاع ال20 ده والجوانتي اللي انا لابس صح طب الاخد الجوانتي الثاني فين دي كمان كده بس ضغطت الآن نعمل الآن و هشيه بعدها للجوان ستعمل شكرا جيدا السؤال اللي جايه هو اللي جايه هو اللي جايه اللي فاتل بثلاث درجات The price of hand هايجيني Price of hand هايجيني يلنعمل rubbing بالالكوان إدعى تيدك بالالكوان يقيم أدخل solution يقيم أدخل جل هاي المنتائجه هايجة باستثناء باستثناء إذا كانت تيدك صويته Soit <سؤال> <سؤال> يعني هي ده اكتبه Soit يعني هي لك تكون جميلة ده عليها Zir التس ده قد يكون Blood أو Blood لهم ليه؟ الالف هو الما بيعرفش اشتغل ال Organic Makines الالف يبقى هناك تبينه في وجود ال Organic Makines عشان كده بلانا في المتألك عشان تقريبك ان الالف هو اللي يستخدم انت ايدك عليها Zir وانت ايدك عليها Blood تحمل عليها Blood هاي اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اي سؤال اعمله بس احنا شرحنا من الواحد للاخر عشان اوصل النقطه دي امر 2 في تمديل الكتاب لك في الاولويه انك تعمل ووشينج عند ووشينج ميه وصابون عند ووشينج الميه والصابون المفروض تبرسيد اي خطوه اخرى بالعند ووشينج لان الميه والصابون بالعند ووشينج وعلى فكره ليها رولز وليها خطوات مش كتاب هي بتلعب في الوشينج بتاعه الموضوع ده بيخلي بين الاصابع وتبعد باطن اليد في ضهر اليد وبطن اليد الثانيه وبين الاصابع اللي تقريبا احنا اتعودنا واحنا بنشطب ان انا الف يدينا حوالين ضهر ده برضه في نفس الغرض يعني فالاند بيقول ان جولان فيكس معينه تعملها عشان تنقل المضادات الايه تاكو سيل الترن عليها قبل استخدام الالف لو حبيت تستخدم الالف بالراجل اما الطريقه الثانيه الاند رشين بديل الجراحين قبل السرجيكال اوبريشن بيعملوا اللي هو السكرب سكرب ده يوقف في جسمه طبعا الدمس الدمس يبدا ايه بيدبس ويوقف الاول على الحوض بتاع التشوير وبيبدا يمسك ايده كويس وبعدين بين في الصوابع والعضلات وبيه الفرشه يعمل برجر يعني ايه حاجه بحضر الجلد ببرجر وطبعا يركب على صدره والحق بالبرجر دي اسمها هاند ستراب واستتعمل الجراحين قبل العمليات الجراحيه التالت نقطه ضال الطلبه السؤال التالت ان اتحادها احداث في داله الطلبه امتى نستخدمها قبل طبعا قبل ما انت عامل مع المرضة او قبل ما انت عامل مع الفون بجول بتاعته او ال الوزمنت والتنريجة الفون بجول بتاعته نلع الجلاس يمتلك طبعا الجاية مكتوب لك نلع الجلاس في منطقة العمل نفسها بفور هيجين يكري اللي انت اشتغلت فيها ويجيب ليجين يبنيل على الجلاس نتكيه اللي اشتغلت فيها عشان ما تعملش بسي ميشت احنا لو انت خده وبينتك مع الجلاس ما تقعدش تتجول في المستشفى المتلاف دي ودين الانفكشن في المكان اللي اخذ انوان مهم جدا لأ عندي صفحتين واشفع فيهم حاجة هونها خلاصية ايه ايه الانستانزة للريكوشن الانستانزة للريكوشن في انفكشن كنترول براكسل اللي بنعملها في المستشفى بهدف الانفكشن طب الانفكشن ايش الهدف نتاحه الانفكشن بتاعيه قلت لك في شرح ان اعتبر كل مريض دخل المستشفى على انه بيحمل الاورجانيزم البكتيرس ممكن يسبب ايرور يعني زي ما بقول لك كده ايه أه أه أه. في الاول شك لكل الناس وبعدين ان المليالات متobacterاته عاليه هو كده احنا في المستشفى البوليتيك يطاق على هذا الاساس طالما ده مريض في المستشفى اعتبر ان عنده اورجانيزم البكتيرس ممكن يعمل ايرور وده بناء عليه يبقى بتاع الشهر اللي جاي دي اسمها ستاندرد بروجيجنز في بتتعمل اجراء في كل جميع المرضى ايا كان الستيت بتاعه مثلا فور زامبل ده هايداجين ولا لا كده خلاص الهايداجين الجميع جميع البرنسال اللي هيتعاملوا مع المرضى بتعرفوا هايداجين امتى يستخدم ميه وصابون امتى يستخدم الكحول امتى يستخدم ستراب امتى يستخدم جلاب امتى يغسل الكلام. الكلام اللي قلنا ده كده الهايداجين دي اساسيه من الاسئله اللي فيشن كنترول حضرتك اللي عايز ايه ده ده عايز يعني من التشلي بالظبط ايه سريع بروجكتس اكويبمنت بروجكتس اكويبمنت يعني الدكتور يكتب في الصرح ايه الكلاس الاستقام ايش الاي دوجل عشان بقدر عينه ما دخلتش عليها حاجه هي انفيكشن تخش عن طريق نيوتس نمره 3 عمومي ستريشن دي انفيكشن كلام سهل ولا ثلاث ممكن يكتبه ماشي نمره 4 بريفري ميجرز يسموها كونج ايتي للمريض اللي عنده البراثري تراكت انفيكشن او ارجانيزم بيصطد البراثري تراكت لما يكح اوياقه لما يكح اوياقه قيعه بيكون بيش هو النوز والموزه هي الكحه وبعد ما يكح اوياقه يغطي ايده كويس عند وشه الا هامه الانفايرمنت بتاع المستشفى دي تاكيد بس والمصدر كحه من الحساسيه من الكوستور تشبول ده في ودي ده تعالج كده مع المريض تكين اضيوات واستراير نغير الهيت لاين السويد ده السراير نغيره بتاع نعمل ديسكوز لل حاجه تعالى اتفضل اتفضل عشان المحاضره الدكتور يعدها بص ممكن يجي سؤال ستاندرد بريكورييز بس مش حاجه مش هنتظر منك انك تنزل نقط تمليه او لو يتفاجئ البدل اللي بيبوشر بتبقى مثلا ب 5% ممكن يجي ممكن انا بقولك اول ذا فولوز يعتبر ستاندرد بريكورييز اكتب لان ده كوني دهيرون كويس وحبط لك الصور الـ Dispult على ذكري احنا بالـ Dispult في مستدر المبوضة بص الـ Container والـ Container دي هكتب عليها بساعة ايه؟ يعني container قد يمتلك الـ Fluid الـ Blood والـ Fluid الـ Sample الـ E-Wing الـ Cample الـ Cample Container للحاجات الشارك الـ Needle كلام ميزة Container للحاجات الـ Solid حضر الضب طبعا حرام عليه انت بتاعدي نفتك و بتاعدي غيرك لو نبيت الحاجات التسكولر مع المساسة بشار في الكوندينر ما تكونش بامشا من الهيستر ده رفينا ادخلت النهار ليه بقى؟ فالخلاف كده في البيوت انا لو اتفل الكباية ملمعاش في كيس الزبال العاجل لان معني ان اذا اتفل اصطرد كيس الزبال العاجل اتفلت عندي ليه اشيء في الزبال ده, ده, ده ممكن يجي يرفعه ولا يستفره ولا يحبه له مدى ده ده جرح فانا لو جالك حته اوره انه انه يدرا كونتمينيتد تخطط كيف بقى عادي انت نفسك حضر الانفكشن اللي انت هتيجي تعمله كده هتشوف مش عارف يبقى في ضغط ديفيجشن داخل في ضغط في المستشفى العوامل اللي بعد كده هي اه بقى؟ بقى كونة ايه بقى لو جالك ده بتضغط على البات قلنا ايه قلنا دراغشن بين بالكوشن لو مريض عنده الانفكشن ينتقل بالاير بورد البوريه يعني دي رسول يعني تي qui, دي تي ايه دي نيد اش كده بس اذا المريض العدد جميل في الجوم التاني يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان يجب العدد طوله بها دي كالترش العدد وشان محترش البرت دي كالترشة في, في, في, في المستشفى طيب ولا كدكتور ولا داكت اللي عمله كيلر قالت عم مصر اسمه إنه ماينتي مصر حانت بايك تتعلم تهى موبايل وك ان 95 يعني حجم المستنقي مع مول من الغاز لما تريش الدكتور ناصر ديجنتش ولو المكان نفسه بمجرد ما خلصنا العمليه العاديه اول ما نخرج نقلعه ترى الجرح لو كان في بروكش يعني ايه بروكش يعني داخل اجراءات لمنع الانفكشنز اللي بتحصل هايدروبيك شكرا دي مينفكشنز اللي بتحصل بالدروب تيجيال يعني الفكشن بتكثر في الدروب تيجيال يعني بتزيد في السيرمكس كده لكن في الواد ده هنا بقى قاعد عامل سينجل روم مشتغل في لينج بريشر و وده لانه البس ماسك عادي مش ماسك ان 95 ماسك بيسموه سيرجال حجمه كان اوسع شويه اللي الدروب بتاعه مش قاعد لان المايند لايف ده مش كويس اللي بيخنقك الحاجب ده بتاع شعبان يا رب فده الدكتور مش بس تحتيش على المريض وذاه ورا ضغط يطلع فوق يا ترى ايه ده هو الضغط صحيح كده بس في حكايه كذلك اذا كانت القصه مشير مشير بون مكتوب بالدمج كان مصر اللي هو الشخص اللي يقدر يغير المصر طب وكان ديش تنتقل في الكول ده انا مش شايف المصري بقى قعد العيال في سنجل رول وعادات عليها خش عليه ايه بقى في بلز وجو اي ده يا يمين الساتش والكل ده كده بيحددوا موديشن دي البروجشن دي تفاصيل اللي قلناها بالظبط كان عندي الشمال في نقطه بيقولك الانروي هيلز متاكله من وسط العنوان ده يعني ايه بقى الانروي هيلز ده بتديل العنوان ده وفاهم انا حنخلصنا انا عندي عامل ال اف جي يونت بتاعي لازم نمرر واحد اقول له باي بايد لايمز امشي عليه عشان امنع <تصفيق> الانفكشن <المترجم> واحد نمرة اثنين لو اتعرض الانفكشن اعمل له ايه اصنع بوسكس بوجة جولدك نمرة ثلاثة لو كان عندي باكسين زروري صص الانفكشن اللي هو عوضة بيها هتنادو الوقت ايه هيبقى باكس بيكس المتوسط لكن لو ازا باكسين السيزنان المتوسط يبقى اتراج ثلاث خطوات الاساسيين اللي اتلعب عليهم في المربعات اللي فيها المرضضات دي الثلاثه لاين بالاساسيين اللي بعمل فيهم الوي هيل ان انا نمره 1 اعمل له جايد لاينز يمشي عليها لمنع الانفكشن نمره 2 اذا ظهر انفكشن اعمل له بوست اكسبوجر بروفلكشن نمره 3 اطعمه بالاديله والتكسين ضد الانفكشنز اللي هو عرضه انها تجيه تعالوا نشوف اول نقطه الجايد لاينز اللي حطهاه لمنع الانفكشن بنعلموا نستخدم البروجيكت <تبتكتنج> في الجون <تبتكتنج> يعني يلبس مرس يلبس جاون يلبس جلاوب دي واحد بنعلم تحت بنعلموا الهاندلنج <تبتكتش> حاجه اسمها تحت ايه اللي جاون اه سوري الجاون اللي هو المريله بتاع التضاح او البنطلون اسمه جاون اللي هو اي غطاء مكبر يغطي لك ملابسك اسمه جاون في الجراح او في المدر اه قد تكون الى واحد خلاص كيفتل التركيكتب اكوهمنت دمار اثنين ازاي اتعامل مع الحاجات الشارع يعني عشان نجرحش ناس اللي منها ممنوعه لكابه احنا ناسه بقى دلوقتي عندنا هايبا مترو يعني لان عينا بنترق في حاجات الريفانيجي نباط السن لكده يفتد من الهضر الشوكه فبقى انت اشاكت ناس ما يحطش نينيجي لا ما يحطش ميل في الا في كلين الفول بانشر جدا زي ما قلت لك عشان يجي هو ايه يشتكي بعد كده ولا يجي طفاه تقوم شكاه اقوى صح خلص المينر بالطريقه الصح اا فيها بالانجكشن بتبوظ ممكن تستخدم اسفوجو روتين طب دي كون مهمه ليه اذا الكوشنز بيمشي عليها الشخص نفسه برسني عشان ما يجيروش الانفكشن بشكل عام طب و ده العرض للانفكشن ده النقطه اللي تحت دي المصطره اللي تحت ده طب عرض الانفكشن يمسك مكان الانفكشن سريع ينتشر على ايده اوض وصوب ويمشي طيب على فلاش حصل عليه انتو برضه يمسك بميه سريعا في في بقه بيتمضمض بالخير ويستعشى طب عينو في عينه اذا جيت عين تريو مايه كتير وبعدين احط انتيك سولوشن ريجيشن باين شغل جوز ميمين على فكره دي كان في دكتور جابوا اي سي اي دي انفيكشن عشان هو جادى على مريض عنده ايه الدم طارش فعين وطلب بحث ان هو ماشي كده وهو مكمل وانا لما اخلص ايه دا. خطه التعقيم ويقول شطه كويس لعين كويس قوي وبط ادريجين انتيك ريجيشن بيعمل ده طب واعمل ايه بقى واحد, واحد شك وبعد ذلك رفولوه هدو عالوه كلازة من ثلاث ديني لان انا مجيلي وكان مكتن زبال اكتب رابعة وكتب رابعة وكتب رسالة ايه فولي ترسل وانا بطرر مش عارب علي ايه وكنت ايه ايه ام تحمس اهو منفعة شاكت ناسي وانا اولت ناسي تعمل تعمل ديني انا واحد اتنا واحد تشخص بريدك اللي عالت اللي انت شاكت منه صحيح؟ من ده ما كانتش بلا كي تدين روح شخصه اهو روح شوه الجسل الل لمنحين اذا كنت مش خايف بقى انه عنده ريكشن معين او لقيت عنده كده اقدر ان اعمل بروتوكول ايه؟ او بدور على بروتوكول ايه دلوقتي عندي هنا انا حاطين نيجاتيف بس ان الفيش ده غير عاملوا بس على اي نيجاتيف افضل اقول اط نفسي في مود التست او اللي هو حاجه كتير وغلش واحد يشك الادره يشك ان المريض عنده ابودايت التين ممكن انا اديله انيموني بعد اسبوعين 3 4 5 6 شهور عشان نقلق شواء الأمواي سوف تعمل في وقت الوقت أنا هي نفسي نجن وبعدين بعد ثلاث شهور أعمل وأنا هي نفسي نجن ثلاث شهور نجن الحمد لله يبقى عادت على سيئن وفي ذلك يبقى القرق أطل بورك تلك الشهور مو عملت الموسيق في, في مجرد روبلاكسي أنا أضافت على سؤال انت حان في السطح اللي جانب موسيق في مجرد روبلاكسي في مجرد روبلاكسي وشهدات يجينا مكتوبة حلم واحد يشكل كبرة و عارف ان العيان اللي اتشك بالدم بتاعه ده كان عنده جليكوتيد في عايز والله شوف الشخص اللي اتشك ايه بالاول ما روح حالته من ناحيه التكنيك اذا كان انزيم سيت خالص فتديله تجين بص في الجزء هناك بروتكت كاربوهيدرات في هيديله جليكوتيد في هيديله بروتكت وجامب ويديله ايه هيديله كيتنيشن بالكيت يبقى هي ثلاث جرعات C16 مش معنى انه شكل ان انا ثلاث هنمشي في ثلاث جرعات ورا بعض اني مش ببتدي الجرعه C16 فاذا قمنا كده هو هيك مرات C16 برضو طيب طب واحد يشك وكان بادئ التطعيمات دي حاجات وكده بعده خد اول جرعه اللي كان من اعلان عنها في الكليه يعني لو طالب الواحد يدخل واحد ايه شكل انه اصلا طب ودي برضو يبقى ده C16 اللي ما كملش تطعيمه صح وكمله تطعيمه عادي طب واحد كان يكامل سبحانه واسمونا هادي كامهونس لأ اتقولي لي واحد طي حاجة ده من خلص ثلاث حوان نادي من خلص ثلاث حوان والسبوندر يعني كون انتيبوني زي الفضاوة فداو دلوقتي على انتيبوني ده ده اللي يبقى كسر يتقاشن عنده انتو تقصب وتكرع يعني السبوندر رلاء طب لو تشاكل البادي واحد يخسر يدو يروح لأي من خلاص السبوندر وعنده يميوني ممكن لأ أولا يكون الطعب بس مغرس بولغر يعني ما تكونش اميك يعمل ايه ده هو ده ما يقولش بكسين مرسة اله مغرس بولغر يقوله بكسين برعب. ايه افضل بمغر بحيث ايه يجد له برعين اين بروفين مشوحة يجد له برعة دولي الحار وذين اولا تتنسل يوم وبرعة حاجة برعين ايه ايه ايه ايه امي لغرر ممكن لأ أولا تتعمل ايه بوس اكس بوجر ببلاست بو اه اه اه ايجر بيقدر على شكل نفس دي السكت للمريض عنده مبرايات في عشان تقول لي طب ولو كان اتش اي بي اتش اي بي موجب ده هو اشوعي شكل فبقوله ان طلع الشخص ده عنده هيب ايه المهم جدا بقى كلمه اي او اي والله كان عنده هيب ولا ايه قبل ما يوصل لمرحله الايه شوف ادي اول شرط شكه صغيره ولا كبيره صغيرة او كمية دايلا من البودفليويد لمس ميوكاس ميمبري يبقى الشرط نفسه لتا اضمال حفل هيا وكورو علينا تعرضينها صغيرة سواء على ميوكاس ميمبري لودوس، سمودوس او شاكة صغيرة اه خد 2 drugs اسمها 2 drugs prophylaxis اله اي دي اثنين ريبينت ترانبيرتين الهيكتوس او واحد ريبينت ترانبيرتين التالي في روسيا جيه وليه مدة بسيطة واحد الشاك قطر المريض عنده همزة بمس الشاكة كبيرة ما وصلش المحل ايه الشاكة كبيرة او بمينة جودة لوت اللمس بنوكة سممبرينة عندي كانت كبيرة تاكد ايه ايه اخد تريد ربز ويستندت في فضلها طويلة في 4 سجيئة وستريد ربز اللي هو ما انا هقارد كتنه من 2 ربز و 1 و 2 مريض عنده ايه مش همز وقد ايه شكيت منه شكه صغيره شكه كبيره نؤخذ البولي فلود الصغيره ودمت 100 مش من برين ايا كان طالما طلعت البولي فلود بتاعته اخد التري دراج الاستادج حتى بقى ده اسم الشكه ودي بتاعته ده بتاع بالذات عن الشكه دي واقضي 28 يوم اخد التري في ستادج يبقى الانفستجيشن بتاعه الاوت بريك حصلت في المستشفى ضمن الدور اللي اتجبتتها يوم الاحد ان انا باستمرار باتشيك الانفستجيشن بروسيدورز بتاعنا لو البروتوكول بتاعي استق وص قلنا ان الشغل بتاع الانفستجيشن عارف رايت في صور سميك حطوا الباتشات بتاعت الانفستجيشن معانا رجعوا المهمه ان الزر في المستشفى الحاجات اللي بقت كنترول يعني تمش وبدون دول الانفستجيشن بيسبورس بتلمس السبوره طب والناس بتعلمه ده كل شويه اخد بايت الايمو ده اللي في الذراع تحت اللي جيبه فيها كان بيعيش في ميه في نيلا ومش نيلا والكلام من طب اتحضر اول بريك زمان كان اي اول بريك في الجناح اتكسر مره قصه تحت كانت بسير عملنا على مستشفى وشوفنا البروجيد اللي هيكت ظهور الطلب دلوقتي قلت بطلها وشان صليب فلما فيدي دلوقتي الفيكشن كنترول مش بدور على مجالات المستشفة إلا تحلقين بطل ايه بزمان؟ لو حصل اول فريق افترش كموة الفيكشن او لو حصل الفيكشن بشجال بتاعي ان شاء الله يكون لبعيد معا المجال ستجين الحاجات يجب نخول تنجيل ده في المستشفة المستشفة المستشفة بالمستشفة الاول فريق في مجال المستشفة الثانية Пап referred за будь червами, variance,丈, и白. Я сам знаешь, хороший соус! Заими 8 challengeів invers, capacity за 16 OFюня. Прив avenся керівник, К況и тяних стіль д�. Вс sundює керівник. Мrale ціль д kannало, jedна đến fundamental стая, керівник, б eigні соусalling recognize та сучаря, те є те те дети 그럼уття практи Natural завіхи